مستلمة من كل اسم والحرم من الجنة والنزيدة من الموضوع. الله نردنا في المدين وذلك لنا في أقل. ما أقل وكما وصلت عنه من الشر ومن قبلي كأنك تبحى من تبقى ولا يقوم لا يعيد من العجل ولا ينمناه عليك سورة سورة نوضع عليك رحمتك وما ينمناه طورتك كل ذلك مستلمة من كل ولا تول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 ما نعرضنا كربنا من نار وما قربنا يوم القبر وعنده أيباهم أعزنا يوم القبر على عين الله من الكتابة الله من يمن الكتابة الله من يمن الكتابة الله من يسح الكتابة ما نريد أقبل على عصرة الطقيم الله من القضاء وعيش الصعدة وعيش الصعدة وعيش الصعدة ونستدركنا ونسألك خير حيومي شدان هدونا ومريدة ثمية ومرضنا إلى مخلوقها فوح ونسألك يا رب العلم خير المسألة وخير الضعاء وخير النجاح وخير العلم وخير, وخير العمل وخير الحياة وخير المعام وأن تثبتنا واتفق المعزلنا وتقبل صلتنا ودغط الخاطئاتنا ونسألك الرجال عمدنا الجنم وضحنا لا تبعنا في مجلسنا هذا يومنا إلا هو ولا هم إلا فرستا ولا ملن إلا شبيتا ولا مبتلا إلا عقيدا ولا ضاعا إلا ولا إلا نبيتا ولا ظالم إلا قبيتا ولا مغنى إلا نطرتا ولا نيتا إلا رحمتا ولا مسايا إلا ودخدا ولا ملن إلا قبيت لهم ولا حاجة لنا من حوال الدنيا والآخرى لا قريبٌ ولنهاقي إلا قريب أنا أبحمك الرحمن الرحيم ثم أنا الرّاوي الحبيب السلام عليكم وحبيبي كيفك؟ شو مشاعر احتك الورق؟ تصور العملية مع كده هو زي هو اليوم أنا أنا بقى شديدة جداً يعني كل شيء خلق ده يعني نفقى الله رب سبحانه وتعالى المدينة بهذا الخلق انت عارفينه قد يومي فرق بالوضع ورق الشكل ده دي امامها امامها شديدة هتسألي عنها يوم القيامة هيتكذب الساعة بدي في رأسين وراء دي وفرقتي هذا الورق وكان صحيح ولا اي صحيح يعني المسألة ان كل شيء يعني انت عارفين سبحانه الله كما يتصطر في صفحاتنا كل شيء حتى اننا ما في صفحاتنا فقبل ان يتصطر في صفحاتي كده نسأل ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله قال الله عز وجل انه يصطر في صفحاتك ماذا ينقضيش في الأبن يعني سبحان الله يا حبائي نذكر كده ان بعض الناس اذا اخترب بعض الناس اذا اخترب يعني تبقى كده الوحجان والناس يشوخد بالنها بالشايفة تروح مختارية للمعاطية لا حاجة ولا قوة إلا لله العليا عز وجل يعني هونت تبقى ايه؟ سبحان رب العرش نظيم نمت كل الليل ما تمنذ لين حد الشيء خلاه لكن نمت أما ما يسمعون نمت إني كل جرح من جوارح أمامي يعني تخيلي أناكي لما نتكلم في الأمانة دي أمامي بساني اللي بيتكلم في, في ده أمامي كل اللي جرح من جوارحه هتبقى أمامه وتهرب بالأمن وتعال وحد واجد أتفضل أعرض كل أمان هذه الأمان الله سبحانه وتعالى، وعندنا أديت أمان هذا الشيء ولذا نعطي حق هذا الأمان. نصيغ يا جماعة نحن بالاستحضر بهذه الامانات الشديدة والامر سبحانه الله خلق زي ما كده إنه قبل أن نعطي حق هذه الحقوق ذا الشيء حلو كده، خطي أكثر شوي شاء الله. اليمس بيدنات لي مثلا بعد دول الاستغفار الله العظيم من كل ذنب من كل ذنب من ابنائكم الله العظيم من كل من كل من ظلمته الله من كل من نصح اهنته الله من كل من نصح اهنته استغفر الله العظيم من كل ذور نطحته نطحت يعني الله العظيم من كل باطل اتبعته من كل هذا الامر وبتقول في النهاية استغرف <تصفيق> الله العظيم أنه كل عهد من خليفته استغفر الله العظيم من كل صößAreوا كذبته، какتمته بسين الوقتات倍 ليس لأخصار الله العظيم من كل نوم سدة استفى الله العظيم من كل كلام haوذ استفى الله من كل من كل شكل عطاعته من كل ضلال عرفته استفى الله من كل فوق استرقته استفى الله العظيم من كل صالح صالحين استفى الله من كل صالح جسمته من كل زملة التوت لكك كرة من الله العظيم من كل ناصحين أهمته اصف الله العظيم من كل مش عارفه محمود محمود ده محمود, محمود مين بقى مع رامي كل محمود اه سلمته سلامته, سلامته يعني هي قال سلمته من كل محمود المهم محمود بقى زمامته بقى انت هتقول زمام طبعا معلش يعني من كل حق اضعته من كل وقت اهدرته من كل سر اخفيته من كل وعد ان من كل شيء خدمته من كل خطأ انت ارتكبتها من كل دين احملته من كل حرام ان الله يقيه من كل صفات هي بقى المنهيه اللي تقول في هذا الامر استغفر الله العظيم من كل معصيه بيجي نفسي ولا اوحي بيه استغفر الله فإن الله غفور وهي بقى يعني التكلف نعم ماشي يا حبيبتي لا لا لا لا ده مش اه ماشي فهمتي غير صحيح غير صحيح هذا لا هذا غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح لكنه يعني هي تقول أنه دعاء من أين أدت بهذا الدعاء بس. نعم وهي عندنا سيد التخفار يا بنات اللي هو ضمن أنت ربي لا إله إلا أنت قالوا <تصفيق> انا ما استنيناش راجل على حياه طوال كده او مشي المسرح اه قبل لكن عملت تعريف وابوه جنبي طاقه في شو جامد ده ده بيدل ده لكن الحق العبيد بقى ده امر بقى امر قاطع يعني وديناه ده اللي قلنا انهم ظلم ان شاء الله هيكفي اي في وإذا اتألك إبعالي عن فإنه غريب وجيب العواجات داعي لباعي وشرق كده إن أخبره سبحانه وتعالي يومنا كي يلتجي المميز شرق إبعالي في أحياتي أماجمت بجوة من في الضرب نعم انتبع لله انتباع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 بناتكم كلنا هي عارفين شو هي المعركه بعض خلصت ممكن معنا شاء الله باذن الله اليوم من احبابي كل قدر بان نذكر اي بالامانه كل بالامانه ان الانسان موثق انه امين من من ضمانه كان موثوقه صادق ذكي العكس صدقين وعكس الأمان وذلك أسأل رب سبحانه وتعالى أنه يجبنا الصدق والأمانة بصفاق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما تحكي عن خلق الأمانة في في خلق الأمانة عرفها عرف عرف علماء أنه خلق جليل من أخلاف الإسلام وأساس من أساس الإسلام تشوفوا هل الأرض, الأرض رجلنا سبحانه وتعالى جعله فريضة العظيمة حملها الإنسان و الجبال من الحميل ما بيتها شخص شبيت الإنسان كان يبقى لو مجل هو استعلم لذلك سبحانه الله قمت من رضاية ريضة ريضة ريضة ريضة شوية صغير شوية ممكن أهلا نشوف إن شاء الله حد شن نبقى الخطوطة الجبال أبت الإنسان شخص الإنسان أبت الأرض والسبوات والجبال لذلك أبت الناس حملها بعظم الأمانة شديد ثقة للأمانة شديد قال ربي سبحانه وتعالى إماننا عرضنا الأمان على إيه فالصموات والأرض, والأرض والجلس فإيه فالجلس وأشتقنا منها وحملها منها وليده وحملها, منها وليده وحملها منها. لما أخذت ربي سبحانه وتعالى قال ربي إنه كان ضررنا بالجهور أفأ ربي أن مزقنا ألا نكون نظر منه ولا جهد من رب لما ما يتكلم عن الأمان لغة ما هي الأمانة بإنعرف لو نعرف فوق الكلمه الاسلاميه ما لازم نعرف هذا الخلق يعني, يعني من حيث اللغة يعني ايه امانه اللغه ايه بعدين بقى اسمها اللغه الامانه مصدر كلمه امن يامن أمانة. يعني الشخص ده صار امين صار أمين على صلاته صار أمين على وقته صار أمين على شغله بتاعه صار نام صبوه وصار ان وليصبح زي النبي طبعا امين وامه يبقى مات الحرض واحد لكن أعنى بأكمالي في الأمان ولذلك نعم ولذلك الأمان نظر كما بسمع مأخوذ بمدد أمن أي اللي تدل على أمانتي في الشيء يعني ستقلق في الشيء لكن لما تحث أني تضرب قلب من الشيء يبقى أنت أمانتي في الشيء أو أمانتي أبدا ولذلك التي تدل على ستقلق ويقال أمانت الرجل ده يعني يعني ثم سمأنيت بليل وتقف فيه اتخذت أمين ويزاي تقيل أيضا ورب أمن ربي يعني أمن ثم أمنة إذا كان يأملهم الناس ولا يخافون غائلته تعرف يعني إيه يخاف يأملهم الناس ولا يخافون غائلته يعني إذا كانت بخيرهم على لا على سرزها ولا على حديثها ولا على معاملاتها ولا على ولا تخاف ولا يتلعب نطمئن ماله وما تخافش من انه يغذر بها ولا يخافونا غائلة ونخافوش ايه غذروا يا ربي سبحان الله يعني ععق في الامن يبقى الغذر وامنع بالفتح امن بالفتح اذا كان يصدق ما سمع ولا يكذب شيء امنا بالله احنا صدقنا للدولة لا صدقنا طبعا لما جاء وما انزل ربي ما يألمه طبعا زلك وقال إن منظر في هذا الأمر الأمان والأمانة بمعنى والأمانة ضد الخيانة بمعنى واحد يعني والأمانة ضد الخيانة وقيل أيضاً فيها خود على خود الجنة ليست مثابة الناس وإيه الأمنة إذا دخلت البيت الحرم حس ربنا سبحانه وتعالى يسكت في قلبك وما إنها سمينة حس نبض مني أول حد سبحان الله الحبي. ما طلعي لحفتك وتحطي شو معظمك وتيجيك سبحان الله عايزة هيئة نفسك. ما ما تصالي هناك وتعيدي لفتك ان انت نزل عشان تطوفي ولا تعتملي ولا تحفلي ولا تحفلي ولا تحفلي ولا الدنيا وما فيها لأنك دخل علي مقلل علي ايه على بيت آمن بيت تكوني في آمنة مطلعينة كأن بالضبط كده ربنا سبحانه وتعالى انتش احتاج اي بشر بيت الله عز وجلالي فسجن كل جالح من دور حفت لأنك أمنة في هذا المكان جالب كل أمانة كله أمان الإسنا نتكلم عليها كل حاجة حول ولذلك والأمن والأمان في القطر يعني المصادر يعني أمن وأمان ويبعني الأمان طارقا إسما ويجب أقولي طارقا إسما بالحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن وطارق تبع تبع الأمانة إسما لما يؤمن عليه الإنسان نحوه قولي تعالى ودخنوا أماناتكم ممكن تكون حالة الإنسان تأمين او حارس الشيء اللي معاكي اللي إن انتي تبقى امني أم... أم... يعني يتقمني عليه ولا لا تقمني عليه حفظ عليه ولا واحد بيجي الواحد مثلا فلوس او بيجيله شيء او بيجيله معامل او بيجيله وده مطمئنون تماما يعني ثقه شديدة جدا فيه وبعدين بعد كده الشعب نعم ليه بيطلوه منه هذا الشيء يقولوا لا ما فيش لا يوجد معي شيء لأنا ضيع وأنا أفضل ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى وذلك اختنق وخيف في المعنى هذا الأرض المعنى أن الله سبحانه وتعالى عرض بعض وطرائده في أمن في أمن أننا عرضنا الأمان على ثمان في الأرض العلماء اختلق في أمن ألف قالوا مثلا بالنسبة لهذا الأرض قالوا الأمانة هنا كلمة التوحيد أمانة شديدة ده الكلمة في الوقت أمانة إنه هي توضع في عناقنا إن الواحد الله العظيم أمانة, في أمانة, أمانة. آمانة في في عمل كل عمل إلى في واحد الله العظيم. بس آمانة شديدة. المعبده سبحانه وتعالى خلق التوحيد. بدي آمانة ولا ليست آمانة. آمانة شديدة جداً. ولذلك لا يشوفها شر. لا يشوفها شر. ولذلك في الأمر وقية الآمانة. أم وفي يقول بعض العلماء آخرين يعني أنها أعوض هذه الآمانة اللي هي الطاعة والبعد عن المناصيم. لكن سبحانه الأصلات الأرض اللهم نقسم قصة الأناني نقسم في الطاع نقسم قصة في الجبال ونقسم قصة لنا ولذلك لما كف عبء نحننا إحنا نحن نأخذ الإنسان فحمل ولذلك ضيع الأمانة إن ضيع وغباء ضيع فروع نفس كلها ونفس ضيع بعضها وناس ضيع ونفس حصل عليها إذا كانت فعلا عبدا لله سبحانه وتعالى وفهم بحق معنى الأمانة ولذلك همقول برضو بعد ذلك في قول ابن عباش في المعدات بوداية رب يا الله مغيره أما الأمانة الآخرين هي الفرازة التي تسترض الله على عبارك. كل ما افترضوا عليك رب أمانة افترض عليك الصلاة بأمانة افترض عليك الصلاة بأمانة افترض عليك الذكاء أمانة استغفر الله ربي كنت وحيد دي امانه استغفر الله كبير الوالدين دي امانه استغفر الله صغار الرحام دي امانه استغفر الله توقير معاملتي دي كل شيء يدخل عليا سبحان الله يا رب ده كل ما سعى ربي سبحانه وتعالى في الطريق على ربي سبحانه وتعالى علي كلها عليه ايه واحده سبحانه وتعالى عليها في الامانه اخسرد عليها 40 عمت معاهم والسنة وإلما تيجي تتكلم تتكلم عن سنة لا يحل محرم وإذا خلت أو نامت الجفوء تكلي يحفظ ضياع الأمانة هذه هي أوضاع الأمانة. اللي ربنا سبحانه وتعالى العزمة وضعت ولذلك في المسألة المسألة اللي هي فريق قالك إيه إن رب الأمانة هنا اللي هي ائتمام أدم على الصلاة وزنه على أهل وولده طبعا دي طول هذا غير راجح لكن الراجح اللي هي كل في السموات الأمانة في الطاعة في البجان التوحيد ولذلك يقول كل تدي الأمانة جميع وظائف الدين كل وظيفة في الدين ربنا سبحانه وتعالى عديتي هي أمانة والدين اجتماع غير عن صلاتك ضيعت الأمان ساعات ساعات تتكلمني وفاتبر عليك صلاه الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا اشياء ضيعت الأمان بعض الناس سبحان الله بتستكر من هذا الفعل ما كانتش بتدفع المال او بتصدق حتى لا حول ولا قوه الا بالله ولذلك نقول سبحان الله واختي بقى التفاصيل الثقيله هي ايه هي أمانة الأموال واحد حاطط عند واحد بس وهلو خذي بالا من الوزيع نحن نضايع لها نحن واخد فلوسه الطرفة واضع المانه كان وداع وغيرها وقيلة في كل الفراغ لمؤتلكوا الصلاة واشد بها امانة المال ان الانسان ممكن يؤثمن على شيء وقيلة واحد عنده مثلا رسومي على شيء واحد على جيته خذي بالا ما من البيت من فلوس الناس دون راح ده فين؟ في يوم, يوم, يوم, يوم القيامة زي ما أراضي الأمانة كلمة واحدة في أراضي الأمانة الأمانة من أعظم الأمانات في قلب الأرض الأمر أيضا أشدها أمانة أمانة المرأة على فرجها خيال إن المرأة يحذئ من أعظم الأمانات إنه تسام ولا يسأل عليها الإنسان يوم القيامة أمانة المرأة على فرجها على فرجها هل حل والنبات الحرام هو سيدها هل كان بحقي حقي ان لا يكون لي عذر عن هذه الامان واسال واقول بعض الانا حتى يسال لا نعم يعني مو يعني يصير مثلي يسرق لي يعني يحرق لا تتحرق لا تصبح لازم تبحث ولن نعم السبوره تحت شغاله اه فين مايسر طيب يا حبيبي هو لذلك شوفوا سبحان الله احداي حتى يقول بعض العلماء ان غسل الجنابه امال في يقول بعض العلماء ان الواحد بيتصل حصل اختلال سواء او امراه وباقي يحتاج الى مثل وطرق ذلك الغزء هايزأل عن غزء عن هذا أبي بإسلم؟ لماذا لا يعطي الأمانة؟ سبحانه بقر ذلك وقيل أمانة هي الصلاة إن شئت قلت صليت وإن شئت قلت لم أصليت لذلك هيزأل صليتي ولا لا؟ لا ما صليتش فقال له دورة الأمانة لو عندك ابنة وما أحسن فيش رقبتها وابنة, وابنة وابنة طبعا لو عندك بيت ولا ولد ولا ولاد يعني ولن ترقم تصرفاتهم، ولم تربيهم على ما يريد ربنا سبحانه وتعالى ولم تفعل ما يحب الله عز وجل. لذلك الشكل ده يأتي في يوم اليوم القيامة الإبنى والإبنى يؤمنوا للأمن والأرض طبعا في الأمان لماذا ربكيش على طعب التعالى سبحان الله سبحانه باي ان احنا نستطيع بالأمر جماعة بسيط بأمر حتى سبيل أبنائنا ان يوم القيامة يأتي أو الأمن اللي رب تسأل في أولادها كده على الحضرية حضر مثلا بتسأل استثري بتقول أنا مثلا بتيت خلمت مستثرة برضه علشان تتعلم لوحدها ناجل وطبعا قد يحرز ما يحرز ها أسأل في ذلك هتقول. ها أسأل ذلك هي هتسأل في ذلك هتسأل في ذلك هتسأل في ذلك, هتسأل في ذلك. هتسأل في ذلك. هتسأل في اسم إيه الأمانة هتسأل بإسم الأمانة لذلك سبحان الله في الأمانة حتى الضبط حتى البطن لو دخل فيها مال حرام هتسأل البطن دي ليه دخل فيك مال حرام البطن أمانة ليه دخلت فيك مال حرام ولذلك تقيل يا لا إيمان من لا أمانة لهم تحول ورقات إيمان الله إذا وقيل الأمانة الأليمة وضع الله سبحانه وتعالى في الثموات والأرض كما ذكرنا في ذلك ولذلك قيل أنه في أمان الأمانة بقى كل ده الأمور اللي يفضلوها العلماء في الأمانة إيه لغة من حيث اللغة طب اصطلاحاً أقول في الأمانة إيه أجمع العلماء على أن اصطلاحاً الأمانة التي يهتقف بين هذا الله عز وجل والتسأل عنها هي يكون لما اخترط الله عليك من هذا صلاة أو ذكاء أو صوت أو ديل واحد بالعليل ديل بيختبر جميعنا لكن ما عندوش أمان من فجل ما ينعمل معاك ده وليان انا هيطال انت ليه الناس منها فلوس كتير كده وليه انت ما بتحبش وانت محامي لا حمد ولا قولي لله الإنسان كان أو او مخدرات أو او يدي يحب ناس كبار عقلي او كذا هيسال عن امام الجسد لو ضيعت الجسد اللي ربنا سخينه وتعالى خالقك سامحيه لله ليه اضاعته بانام تمام هيسال لما حتى كل من نعيم على ذلك هيسال هذيب اه هذه الوقت اللي تسأل بتسالني كده في الساعه تقول سبحان الله واحده مثلا بت, بت يعني معروف انها بتعمل سحر وكده وتاخد منها فلوس واحنا شايفين لو ما منها فلوس تعمل لنا سحر يعني هديها بقى حلال علشان تجيب دي او تعمل دي سحر هنتقل عن المال ده لأنه أمانة المال أمانة تضاوض بسحانة على بين يديك مام حلاب ليه تنسطي حرام؟ لذلك قيل الأمانة اللي معها هي شوفوا قال لي إيه كل نوضي في حياتك أمانة وأكد وأكد الشيء في, في, في ذلك هو الولائع وأكد من ذلك كتمن كت أخراج كتمن أطرار على إيه؟ كتمن أطرار إن لو سبحان الله في أمانة الحبيبة حديث, حديث بينك وبين جودك أمانة حديث بينك وبين حتى أختيك في الله أختيك في الله مثلما أقررت لك حديث وقالت لك مثلا مسألة يبقى الأمانة الحديث بقى إيه أمان, أمان. خلاص بقى مجرد ما تختبت الألاثين من أجل أخوة إيه كلها ولذلك كتم أسرار ولذلك قيل كل ما يقدم عليه من محارب وأسرار وأموال ودين فهو أمانك وقيل أرضا يقولكم كل ثابت في النهاية اللهم اضغطني وإيكم هذا الكلام قيل أمانا كله من ثالث النفس يعقده عما ليس به حق الإنسان يعلم أن يبقى عكس الأمان وإذا أن يأت له الظروف أن يبقى غير أمين فلا يفعل ذلك لأن هذا من كله الإنسان يعلم حق الله سبحانه وتعالى لذلك نقول سبحانه ضائح باقي في الأمور التي تعين الإنسان على عكس ذلك أو تعين الإنسان على هذه الأمانة ليصعر حب الخير الطاعة، حب الطاعة، أخذ من الله، الحش من الله، كل هذه الأمور كل هذه الأمور صين على الأمانة وعكسها، الأمور التي صين على الخيانة، الأنيرة، لما يبقى يصاب بأي الأنانية، آه الأنانية يبقى سبحان يبقى يحب الشيء هم ال أي يحب الشيء يبقى نفسه، دائما ي دائما يحب ي دائما يأخذ يأخذ يأخذ لكن ما راح يعطيه أبدا. اللي دايما يحب يأخذ دائما بالأمين ولا يشكر ماذا أخذ ومهما أوقف ومهما كان معني ومهما ربينا حرف علينا معين دايما يشعر بالنقف لأنه عايز دايما يكون إيه طب عاديو الشيء حال الله عاديوش مش لازم في المال فقط خليباته في كل شيء في كل شيء المفروض الإنسان عنده القدرة من كان عنده حب للعطاء كان أمينا ما كان عنده وحبه للعطاء كان أمينة ولذلك خير فيها في الأمانة تجتمل على ثلاثة نعرف أولها سفاة عفة الأمين عما ليس به حق أول حاجة تكون أمينة لازم تكون عن بي عفة عما ليس به حق أي شيء ما كوش حق لازم تكون فيه إيه أمينة الثاني تأدية الأمين ما يحب علينا الحق لغير بي معتلكم عنده إيه حب الغير الثاني اهتمام الامنون بحب نصر من عليه وعدم التفريق وعدم التهول الشئ وهذا هو مضمون الامانة ان يشتغل على هذه الامور وهي الثلاث عناصر اللي هي الاسفين من الخلط العظيم دي جماعة ربنا سبحانه وتعالى أثنى على اهل في كتابه الكريم اهل الامان ربنا سبحانه وتعالى هذا قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى قال ربي في كتابي في كتابه الكريم والذين هم لأماناتهم وعدهم والذين أهمل آمانيهم وعهدين راعوا والذكى ثناء من الله سبحانه وتعالى في الإيمان دون الله صور صور إبن الأنبياء وأهل الأمان وكفى أن هذا كله تصف به إيه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قيل أن علاء أن الأمان من علامات الإيمان والخيانة إحدى علامات الفاق والعار بالله الخيانة في مثال في من عالم الأمان في صفه الفاق النفاق والناس أظهروا آخر عفيف في سلاط إذا حد سهل وإذا وعد أخله وإذا كننا خوان وأنا نجح الصغنم أن لا يصدق بهذه فطنة الله سبحانه وتعالى أن يظلم هذا قلوب سيد الأرض العالمين نقول سبحانه أضلا ما يرضق العمال يرض الله سبحانه وتعالى ولا يحزن بعض ورديك يقول علما أضلا ما يرضق العبد من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كننا فيني فلا عليك ما فاتك من الدنيا كل أشياء ليقلك ذلك في ما يهمهش أي شيء فنزدك في الدنيا أيه يا رشيأني قالت صدق الحديث اللي يجبين عندي ككل صدق اللي السادقة بعض الناس تتركب كيزة على صدقة وتظنوا الحديث صادق لا صدق الصادق صادق الصادق صادق الصادق سبحان الله لا يتعالاش العين الصادق قولت الصادق والله والله أهو يتباه أربع إذا كانت خل عريكي مسافتك إلى الدنيا أولا الصدق الصدق الحديث طب طبعا والثاني حبل الامانه ان اذا كنت على هيك واحده تديني فلوس عشان شريه واحدة تصدق اللهم الله يا حبايبي واحده هيك عشان انا بقى ادخر الفلوس دي وديها الادخاره اخدتها من نفسها وحطها نفسها وكنت بعد كده اتطلع تلقط عشان تظهر الفلوس اللي خليناها دايما ولدين منادين ادخارنا في ادخارنا لأن الإنسان اللي بيأثم على أموال الناس بيأخذ هذه هذه أموال الناس وبعد كده بعد كده لما يحاول يسوق ببق لصمة لصمة الجودة اللي يستخدمها هي ما هي الفقير هي خارج من أي هذا الفقير إذاً لو أذاكوا الإنسان ذاك ما يبرجمان ووصل وصل هذا الأمر للأمين لا يمكن واحد لا يمكن واحد لكن ليه إحنا ما نقول فقط لا لا أنت في بق لأن الصمت إليك البعض أمين البعض إيه وليك قالت واما الثاني حفظ الامانة واما الثالث حفظ الخلق واما الرابع فهي عفظ المطعم قالت لو عندك الاربع قصابي سكر حديث وحفظ الامانة وحفظ الخلق عفظ أكثر ما أنك يعني تكلي الطعام لا أعطب مطعمة وأشعار أعطب مطعمة وأشعار لذلك بنقول سبحان الله يحباك شوفوا بقى هنتكلم عن أنواع الامانة طب ايه الامانة ايه؟ اول حاجة بقولك الامانة في, في الابادة اللي هي الامانة التي يبتتنب بها المسلم. في عبائلته. ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة كل تكليف من تكليف ربي سبحانه وتعالى كلفك بأمانة يعني لو ربك تفضل الله أكبر انت بالوقت تحتبرك الأمانة هتحتبر وانت وارك في الصلاة بتؤذي الأمانة اللي بنت ايجيك الصلاة الوقت بات أمانة بات ايجيك هتحفين فيها والله هتضيعي الأمانة والدليل على كده أنه مثل الإنسان ما يفضل حين ثلاثه غير, غير خاشعة بجدت الصلاه كله ابعثني ابعثني ابعث الله ابعث الامانه بترجع تاني الصلاه هنا في الامانه, في الأمانة ولا لا ضاع تمام ضاع من اللي لأن لو هذه الامانه لو لم اؤديها بحق ربي سبحانه وتعالى بجلب وترجع لوجه عليه ولا يقبلها ربي سبحانه وتعالى اللي هي ضياع الايه الإيمان ضيع ضياع طالع ضياع الضم الامانه في أي بالنسبة للأمانة في الدوائر إن كل العضو من أعضائك رافعين خلّى عن الأمان، بمعنى كل السكة كذا كل جارحة من دوائره وعرف إن كل الجارحة من دوائره هي وديعة تود عرض لي إياها بودية، بمعنى عنيكي دي أمانة. هتقف اليوم من قيامه بينما يعلماني سبحانه وتعالى ويقلق عن الأمانة المضرة. عملت فيها لي علشان كذا أضاب بأن يحفظ علينا ماضنا. وأن يحفظ علينا هذه الأمانة يا رب العالمين وتأتي جارحة الأخة وإذا كنت تفهم جارحة تستمع هتسألي عن جارحة السمع سمعت بهذه النظر شفت بهذه ونبورت بهذه الحلال والحرام ونظر الكل بما يرضى الله ولا لا يرضى الله وسمعك هتسألي لأنه يبقى مصدر كل سمية وكبيرة في فتاب لا يقل ربي ولا ينفق هتسألي عن سمعك وإذنك تبسكي كل ذلك رحمة واحد قلبك ما حولك نظري ما نظري أذري ماذا يعني سبحان الله هذا أحيانا الإنسان وعليات بالله يسمى سريرة يسمى سريرة لكن السريرة فيه يبقى نطلع عليها من الله سبحانه وتعالى وذي نقول سبحان الله يا حبي كل شيء من هذه الأشياء نسأل عنها يوم القيامة وهي أبالة الجوارة أنا سألت داعي إحدى يشوفوا كم رأسي سبحانه وتعالى خط قلتي عليه إن الله يرزقنا وأدمنا في العالمين ونتحكم بين النبي أن تحامل على فكيف أيدينا زبدة؟ آه نزل السين أنت؟ فكيف مفتح الكعبة؟ آه بليشاي بليشاي بليشاي بليشاي بليشاي بليشاي بليشاي بليشاي ده بليشاي مفتاح بليشاي بليشاي بليشاي بليشاي بليشاي بليشاي بليشاي بليشاي بليشاي بليشاي بليشاي بليشاي وهو في أعز عز للإسلام وأكثر تواضع دخل رسول صلى الله عليه وسلم وهو متواضع لله مغبط حتى تطل سبحانه تطل, تطل. لحياته إلى إيه؟ عرض دباته تواضعاً لله عز لله وهو في أعز عز للرسول صلى الله عليه وسلم ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيطني داخل الكعبة وأخذ مختح الكعبة من بني شاي بنيون أخذوا لا عليك خذر وأنزل ربي هذه الأيات فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح مفتاح ما شيء وكذلك في الوقت بقى إيه؟ مكتبين كان بصرا لقول إسلامي عشان إيه ربنا يعطينا إيه؟ إن أمانة حتى لو كانت الأمانة دي مع مسال المشرك حتى رد أمانة دي وكان مفتاح الكعبة ولذلك صح أفضل كان مفتاح الكعبة إلى الآن مع هؤلاء القديم إلى الآن ما ال المستحيل كابل فيه قيل لو بالنسبة اللي بيدخلوا يجيبوا مستحيل الكعب أو فيه دور وكذا ما زال هذا المستحيل معناه إلى الآن وبيجيب سونتة في بيت في هاجري وإذا وإذا سبحان الله وإذا ناقل هذا المستحيل من بيت بيت وهي أمانة من وقت ما النبي صلى الله عليه وسلم أنزل ربي عليه أجر الأمانة إلى يعنيها سبحان الله ذيك نقول الأمانة في العمل الأمانة في العمل الأمانة أن يؤدي المرء من عليه على خير وجه انت لست معلنة تبقى تؤدي هذا الامر على اكمل ما يمثل انت تعلمت تعلمت يبقى زي ما اخذت فيه تجدي ولو عاد تخذي عوطول عوطول ولو عارفش تجدي يبقى انت امانية يبقى لا تكون هذه الامان لازم زي ما تبذكاء لا تعلمتين الى اللي انت تعلمتين ده ينقب ونعلمه او على تذمين المسان مثلا انت معظمة في اي شيء مش لديك في اي شيء كرآن ولا في اي مدرسة. في اي شيء لو ما اديكيش الحق يعني اليوم ابتدي انت مدارسة وتقصيف حق حصتك عشان الولاد يخرجوا بره يبدو دروس خصوصية يا عيني عليك الموضع ينقين هكذا في ضياط الامانة انت دوقتي دورك أنت لازم تؤدي هذه الأمان ربنا سبحانه وتعالى وفعر اتمنى, إتمنى عليك وهم الأطفال او الأولاد او انت بتعلمون او انت بتعلمون لان ما بين يديك ما بين يديك وضع بين يديك أمانة الأمانة دي تستدى لانت لما تجلس عشان تتعلمي او تقول لحق هذه الأمانة يبقى كل شذلك بأدالي الأمانة مع الله يعني لو جلست مجلسة انت معلمة انت طبيبة أنت أي في أين من المهن لو جلست عشان تقومي بحق هذين منه المفروض انك تؤدي أمانة هذه منه بما يرضي الله سبحانه وتعالى لأن المفروض مطالب منك بالأمانة أن تتقني عملك هل عمل عمل؟ لأنه من سبحانه وتعالى يحب العبد لأن عمل عمل أنه لا يتقني أمانة يمعه وبذلك لو قديت العمل كذا يعني بتأديك لأ على قديت على قديت أحسن على قديت فلوسهم أنت أعذانا أنا مش عارفه ايه لا لا لو لو جيت لي مثلا سبحان الله قعدت مثلا واحد ماسك التليفون وقعد طول النهار اكلم في التليفون وقعد قدام بيقول لي انا مثل معلمك طول النهار قاعد اكلم في التليفون او اتكلم معايا ومضيع الامام اللي قدامي امامي مستعده الدنيا شيء يا جماعه دي بنحكم في حياتنا المفروض الكل الثاني فينا يراعيها مش انسان, إنسان. مش واحد كن من انسان ومش واحده دوره هتسأل أعظم من يسأل عن الروعية للأم الله إن الله ربنا سبحانه وتعالى تلك نعمة نعمة الولد ليه ما حفظتوش على هذه النعمة بأداء الأمانة أداء الأمانة عن أولاد إيه؟ أداء الأمانة في الأولاد على ما يقدر الله عن الولد ولذلك أول أمانة بنختارها واحدة بتي تقولي أنا متقدم لي واحد بس يقولوا كويس امكانيات كويس تخديلوا في الضياب الأمان هتخديلوا بيصليش أو سبحان الله واحد بيدوع على واحدة عشان تكون حلوش عراه ما عارش عن ايه وبتعكبوا كله سماعي صناعي صناعي بس ما عندهاش اه تذكر بداية الدين طيبة جدا القصة الجميلة انا شاد اراكبت صناعة ويعمش انا انا لا في جلو ابن كده طفل طغير طفل طغير. لما أذا هذا الولد بتعجبه عشان يتعلم القرآن أو يقرأ القرآن معه هذا أقرأ عليه القرآن عمد أجد عمد أقرأ من من الفقرة من الآية قبل الآية هذا قرأ ما شاء الله أفضل منك أقرأ عليه السورة الثانية فقرأ الولد أفضل منك طب أقرأ عليه السورة تعرف في في طول في يعني في قصر طول وفي ايه؟ طبعاً الصور نعم قرأ علی من الرسول المفصل انبهر. انبهر اللي هو ال ما شاء الله المعلم بذلك فقال له يا ابني اجهب وقتيني بي وليه امرك فجاءه وليه امر هو بقى الشيخ بيقول اثاني ولي امر يعني مش على ضرب يا كفق منها عشان اقول هذا الانسان مثلا مع الاتذان لا لا مع الاتذان انا اقول هذا الابن يبقى ابن هذا الاب فالابن الزوج الاب بيقول للشيخ طبعا اه يعني استغربت للمسألة كيف هذا الابن وانا والده خلالها خلاله ابتو انا لكن ام معا ام ام ربية ولذلك اعظم امانة تقع عليهم الام بتولد انت المجتمع كل الام نص المجتمع وبتولد النص التالي يعني الام هي ام في اخمالها اذا اعبدتها اذا اعبدت الام المربية لتبتقي الله نفسها في قولها وفي تربيها وفي معاملاتها معاك في حقوق كل غير كل إنسان لا تضيعة من أبنها لا تضيعة من أبناء. وأول الحقوق أن الواحد سبحان الله إذا عرف هذا حق بداية بداية الحقوق أن يتعرف حق بعد ذلك ثم الحقوق التي تبت في قبل زوجها بيبقى حقها الأول حق الغيزين وإذا تبودت بحق الزوج أضاعه الأمانة والحناسه الأمانة للحقوق اللي ممكن نقول إنها الحباي الضيعة الليش لو واحدة إيها دو؟ وهي زوج ايضا او لا لو واحده ليها زوج ولم تقوم هذه الزوجه بحق هذا الزوج هتنقن هتنقن يعني هم ده برضه عشان نختلط الامر ان بعض البنات اللي هم مخطوبين لسه وفي ضيوف اهاليهم هما طب زوجي قالوا لي طمنوا دلوقتي البنات المخطوبين دول مخطوب كده وناخد عليهم بأول ما يتعقدوا ما يتعقدوا بيقولوا زوجي زوجي هو لسه مش جوزي هو جوزي كده ييجي في بيته انا <تصفيق> بقى يعني دلوقتي طب إيه حق لمن حق مين بالامانه دي دلوقتي دلوقتي, دلوقتي, دلوقتي. يعني يجلسوا عليكم هم دول وانتي في بيتكم في بيته يعني تدخل باذنهم وتدخلي باذنهم معاهم معانهم والإذا كان يلتقل ويلتقل لا على الزوجان فأنت مؤتمنة تماماً وفي أمانة والديك لما تروح بي ذلك ذلك يبقى هنا في الحالة دي أنت في أمانة زوجك هو لابد من يحفظ على الأمانة دي لابد من على هذه الأمانة ولا يفرض في هذه الأمانة لذلك نقول قلت فيها نوايح بي الأمانة في الأسرة كل ما مطالب نطالب لفرض في الأسرة المؤدي الأمانة أعظم أمانة بنؤديها لو إحنا في لو إدي زوجة يبقى مطالب بيك تتعدي أمانة الزوجية عادك لو قديت أمانة الزوجية يقال لك الكل من عيدة من أباور الجنة شيء. ضيعت الأمانة حتى ضيعت الأباور سبحان الله عادك سبحانه ولا يعني رأى رجل, رجل رأى مسنة مسنة و, و رجل مسنة زوج وهي وصلت من القدر انها اصبحت لا تعقل يعني المرض نسو الله لا نعطي نعطي نعطي لكن الاسلوب اعدي ابكالها اعدي ابكالها كل يوم يجب الفطار ويابكالها وهو يعلم وثين وان يكدر يكدر يكدر فيك بقى ان شاء الله قد اعطي لها فبيسألوا اللرأة او اللرأتهم بيسألوا يقولوا يعني هم مش شايفة ومش وعين لكنها سائلة ونا بقوم الأمانة اللي حضرتها معي أنت. إيه معه؟ أحد مضي بنضيع كتير في كتير جداً. مضي من حياتنا أمانة كتير جداً جداً. مضي عليه الأمانة ضيعه. ضيع الأمانة وضيع كلها. لذلك الأمانة في الكلام. أمانة في الكلام من الأمانة في الكلام بس عايزة أقولك في أمانة البيوت. في أمانة في البيوت من أرض أمانة البيوت. البيوت. من بعد من أعضل أمانات الدين أسرع ليه؟ وضبع أعضل أسرع أعضل أمانة هي الأمانة التي بين الزوج والزوج لو الزوجة والزوج متقفل عليهم الباب وباقت هي قضى من هواق أو إيه؟ وطرع وطرع خناص أسرعها لا يعني إذا تحكي لهم لأمها وأختها وجريتها وصاحبتها من أسرع ضيعت الدمان ضعف الأمان اللي يا ربنا سبحانه وتعالى وضعفها لك وهتسأل عن ضعف الأمان لأن أصبح عليك بينها بين هذا الرجل وكذلك هذا الرجل أصبح إيه؟ أمانة و عدثه و خيانه يعني لو عمرت العدث لديها خلت خلت الأمانة دماغاً أصحي دماغاً نتعلم ده نتعلم إزاي كل واحد فينا يتعلم أخلاف في كل طرف من أبراف بينا حتى الإبنة والإبنة في البيت آه ربنا سوضعك أمانة إيه هي؟ انتباك المد الوالدين احياء عارضي احياء خلال الى ان يتوفاهم الله وان تثبتها اعظم حق عليك ان تقوم بحق الوالدين دون ان امانه ولو استطاع في سبحان الله يعني تفعلي كوني بما يبديه ان تلا في معقية اللهم ترجع افعالي لان دول اصبحوا امانه الا اخوط لهم خيانة ضيع الامانة لو الابناء عاقوا الوالدين اصبحوا ايه ضياء الأمانة أصبح ضاعت الأمانة، لو لزمت حتى لو أكم يعني خالي الابنة والابنة لو أكم لو أكم الأم أو الأب بالضياء الأمانة. لأنها سبحان الله نفروذ إن كان قال النبي قام إلا رضحك وما كان يعني لو عملت شو هناك شيء أحزنه. وباكل يتبقى بك يبقى بالشكل ده منع منعنا ليه صلعت مقاذا يأتي من الجهات من المتجم لا علشان الوحيدة يخلي أباك ولكن كانوا يضحكاني يضحكاني يضحكوا أولا لديهم مدين. بدانك أمانة الأفرار يا حبيب. من ضمن أم... الأمانات اللي احنا بنقول في نسبة الأمانات التي أكذل بها المسلم نسكن الكلمة الجادة فيعرف قدر الكلمة وأهمية الكلمة قدرها وأهميةها وإن الكلمة دي ممكن تفعل أشياء كثيرة جدا وإن ممكن جدا أن أقول كلمة ممكن أقول كلمة ولا ولا أعيد الهباء لكن عند الله صدنا وهذا صدق وفع التصدر وهو ولا أعيد له بال ولا أعيد له ما يجرح له حق عليه بالمرة ولا أعيد له بالا لكن عند الله سبحانه وتعالى حقوق فالربي أن يمددني على حفظ كل ما يقبل رديك خيره وتعلى ليه لذلك الأمانة في الكلام الحبائي يستوجد من أعظمها الأمانة في حفظ الأسرع المسك لا يكون ولا يغشي سرا ولا يفضح يعني واحدة مثلا قالت سلي لأختها ريزاني ما انتش بحظ أبدا من مش يتعلق بحض. بحض. لا يتعلق مثلا اي حاجة قصة في حياتنا كذا, كذا. راح يبغى يحب بعضين له سنة إثنين هم عن كلانا دي، بس ما هو يشل بس سر بالنسبة عشرة من ااا في البقر. بعد كده راح تقربه حبيبته، حبيبته ثابتة إجهازه إيه، ايه انا لك حاجة في الشخص بس خليبارك واجدون حب، وما بقى في بحبه في الأمانة، بس ما تقولش والخبي ضعف الأمانة، ضعف الأمانة يعني هل واحدة تزاعد في صدقاته؟ واحدة مثلا واحدة ذائق او واحدة ذائق مع صداقاته واحدة أشرف ذائق احجاب قال المعليم من الله لماذا ضعت الأمان؟ بذلك نقول أمانة في الرسل بقى شوية أمانة الرسل لما كنا في نفس سبحانه وتعالى بيتكلم عن كل الرسل إحباده نو حوت صالح شعيد في سوق في سوق في القرآن كله يشوف لما كان بيقول إيه كان كل بقول إني لكم رسول أمين بقولهم أنا مشاكل أقولكم أنا من بشي عكس ما أمر ربي سبحانه وتعالى انا ما بقول شيء عم بسمع عم ردي على حاجه والحاجه دي تكون عسى ما يحبها ربي سبحانه وتعالى ما انك يح... ما يحملن في رسول الا رسولنا نبي صلى الله عليه شوفوا قعده في قوم في قوم قبل ثلاث ايام بدل ان نادوا على الله عليه والدنا لما كانوا ينادوا الله عليه وسلم كانوا يقولوا ايه تصداق الامين كان صلى الله عليه وسلم عيونها والله يا راحه وداع وغير, وغير الحجر لا تماماً قصص الحجر لما كون عندي يشيل وداع يشيله أي شيء ما هل معزول. كانوا يضعوا الوداع عند النبي صلى الله عليه لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه عليه أن عندي وداع ولذلك لما كون الإنسان عند وداع للحباني حد استقامها على شيء من ضمن الأمانة إني وقت يا جماعة أنا كل حاجة جيش بتاعتي كل حاجة, بتاعتي. كل حاجة ولذلك لا ينام إلا الوقيء مكتوبا، ولا ينام إلا ومن ويعلم من يكون وقئا على ما رتم عنده أو ما ول عنده ذلك، ولذلك هم يقلي من الملائكة. شوف إذا ممكن يقلي أيه؟ أسميه أيه؟ أروح يقلي وسمي عين، وأوضف الله ذلك، والنور تنزيه رب العالمين نزل إليه. أروح الأمين، أمين في أيه؟ أمين في الناقل، أمين في الوحي، أمين في ما أنزل رب سبحانه وتعالى إليه على قلبك لتكون منا المنذرين. نقول. مجالات ان انا ابن نتكلم كده اللي تدخل فيها بانانا كما قال دي ما قلت في الاعراض في القضاء في هيام في القضاء مثلا لو القاضي يبقى عنده مثلا قضيه للنفايات القديمه تمام عنده مثلا قضية وتيجي القضية ممكن مثلا لو شاف حاجة من الرقيم للقضية دي جدا فيه شاي يعني يي او يترك او يصف شيء من اي ما انا طول الناس اما ما لا في النار قضيان في النار, ايه ايه خضيان في النار ايه بقى اللي في النار الاثنين في النار دول ايه النار في النار قضيان النار اللي في النار سحب سحب واللي في عشان تكون الامانه ده اللي بالظبط يا يحبائي ما واحد يقول لا محمد ساوتر اه يدور على ثغره بيعمل ايه بيعمل ايه يعني بيدور على غلطه مش هقول ثغره بيقوله بيدور على غلطه بيفرق بين بيفرق بيه بين بره بيها قاتل مثلا او واحد مثلا واحد حرام واحد قاتل واحد كذب يقول أوه. لا دنا انا انا عندي اه اللي فيها غلط بس بقى هو ده ملعبك لكن امينا اين, أين امانك أين, اين الله عز وجل فين الخوف من الله عز وجل فين الامانة في كل واحد فينا انت في مكانك امين في كل مكان من الاماكن ربنا سبحانه وتعالى حقنا فيه امين انت قابل لديك امين يا كده يا كده يفجعنا اثناء انت بدقونا بحق او اصداد الحقوق يا اما في جمع يا اما في نار ولذلك نقص طبحانه ضريح باي كل ذلك كل هذه اللائل كل الاعمال كل عمل من الاعمال التي ممكن يخصر على بالك كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابي كده في في كتاب الكريم في الامنات كل عمل ممكن تنظري ليه في بيتك لو دخلت النار ببيتك فتقولي مثلا ايه والله الامر انا هتأكل مبود عم ببقى اماني بوقتي فرق نخياني ازاي اه اصل اللي عندي ده انا اه طمام هتاك طيب خلاص لكن هتاك ليه بحاج ما يترمى خلاص اصبح دلوقتي فين اصبح دلوقتي ضيعت في امام هذا الطعام ده مجود في راقباتك احسن بي احسن بي هاي تسأل السؤال بتقولت ابقى دلوقتي ما ويرت فخلت في, في الاسي وجيت مثلا قلت ايه عايز اخلي ما نخلي بقى فخلية شوية وعايز مثلا نخلي مش على عملوا شيء مثلاً يقول الحرفين الأولين ملكين هي معقول الشخص لما جاء من قبل الشخص ذي ذا ولا لنا خلقا ماذا؟ يبقى كده الشيطان كل ما من جوانحك أنانيه وصليها لحد ما ندخل برنا وإنت سبحان الله يعني اشوف سبحان الله يحيي كل اذكر في قصة من القصة واحدة كانت سبحان الله ماتت وليا في ماتت تحمل حاجة بتغير حاجة بتجسادها يعني وماتت في كده يا الله يريدتها ماتت ساجد أعوض ماتت الترقع ماتت في جبسة أكبر أعوض ماتت ودذلك أمان في نفس الأمان في كده شيء في الطمع في كل شيء ودذلك نقول سبحان الله يا سبحانه وتعرفي كده ذلك الفرائض يأي ماذا دين أمانه لا تكونوا اي مرض والرسول تقوم انا انكم تكونوا الله ازاي اعون الله عز وجل ان انا اسوي شيء ما اعرفش واحده ماشي دي بالله عليك انا لو رحت اشربت بالله عز وجل ورحت حواليه ورا اقف حوالين البيت من بيض من ابرحه اصحاب الابرحه دول يتقلب واحد وحيث اللاعب دول انا اديت امانه مع ربنا سبحانه وتعالى لا طبعا لما قلت الأمانة اللي هي أو بنعضة عالية أول شيء في الأمانة التوحيد لله عز وجل إنك لابد ألا, ألا يشوب التوحيد لله عز وجل الشرق لا تبتخي لله نيدا ما هو الذي خائد لو انت لله الله نيدا ما هو الذي خائد يعني عايزة أقولك سبحانه ضايح زي. حتى ونعد أقول إيه أنا أشوف وقت النهاردة يا ها وقت النهاردة طبعا يا لبي رب يعني يقولوا كده أنا <تصفيق> أحسنت <يا> الله يكون مكتب <تصفيق> ماذا قالك؟ ماذا قالك؟ ماذا لا انا قرأت كده قرأت هي قرأت الابراغ وهي دور دها مارفش على التقدور ولا مارفش مين ولا هستاع وقرأت وفضل في وفضلت وفضل عين منتظر ومتظر كده القدر جاي لكي نعرض ده مثلا انتظر كل حاجة يقفض عن بالي ترى جاي لنا اين وعرضه يسرى جاي لنا اين نعرضه اوه حقيقي لانه لا يعني غير من الله وما شعرون ايانا يبعدون لو انت فعلاني ذلك وعلي قيم انه لا يعني غير لله ما تعتذاني ثاني اناك بالله عز وجل في بالله عز وجل إن الله انه لا يعلم الغيب الا ربي سبحانه وتعالى لطفك لحد اعجل ده الغيب وهو على بطي النهارده جيت مثلا محب إيه محب إيه في يا ليت في حد لا حول ولا قوه الا بالله استلاء وكذا انت احنا في مشروع حت كام بينهم عندهم موضوع الاستلاء لسه اصحاب البيت معاكي حصل انطبام في البيت اتخانقتي معاها الموضوع عشان انت برضو حطيتي في بالك ايه امر او ضيقه في الله يا اولاد نقول انه قول ربي ان الادله في القرآن اقول ربي ان الله يقول ان تعدى الامانات الى اهلية والثالثة العنفة كما قال ربي سبحانه وتعالى في الداية ان خير من سعجارنا القبيل ففي الخصة موسى لقيت عليه قوي وقيت امين لا لسه قلم، بعندو، لا تحسش، كل ده كبير، واحد، ثابت، ولايش، وأنا أعلم أنهم سنتوين، هو ما شاء الله، هيا بنا أصحي، طبعاً نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حتى عشان حضر عشان جميع جميع الذين حياة مضياتهم بناتين سبحان الله وإذا عد لما جاكم نفهم مش حد ويا ال ما حد ويا الله سبحان الله يعني جين مضيات الامان ليش واحدة تقلت و هي في في الصحراء الجرداء دي ايه لم يمشي كنت بتحقيق سبحانه اشوفي طعفين السؤال كانت تقولش ديك جد شهامة شهامة يعني شهامة ولا شهامة وبعدين هو لما قال لما, لما شوفهم قال ايه ما يعني ايه الامر جلل يعني ايه الامر بقلومش انتوا بتتفرين بره بتتدرسل وحدكم ليه بصر الرجال يعني لا ده لوم اللي جاب كتس اميه هنا مش تتفر البنت الوحدها والام السيكة وطول انا بنت زي راجل لا عمري البنت ما تتفين يا راجل انا بنت وال ولذلك ضيعنا الأمان. أذكر في قصة كنت أقولها في كنا في من كم المدة كم سر المدة وكنت أقرأ يعني كانت سبحان الله أننا تحدث يعني في واحد تسعة كت واحد جاءت من المعرفش حتى الآن لم أعرفها يعني. لكن كانت بتقول الحدود والمر وكذا كذا. فا واحدة عرفت رسالة فقلت إن أنا كنت مضيفا مضيف الطيران يعني. طبعا انا ما عاشت بحديث رسالة ده ما قرأت رسالة يمكن قرأت رسالة بعد ما راحت بيتي طبعا ترسلت وصلني بعد أبكيتني رسالة فقالت هي بقى بتقول ان انا كنت دايما, دايما اقول انا انا مهنيش انا راضي انا مهنيش فتقول ركب كنت كنت موظيفة فركبت في واستوقفني رجل وذكت وطيبين جدا جدا وضي نظر ان حصل الصلاح انا مدره ليه كانوا واقفه انهم تعانقوا ليكي ان انت تسافري بلاد وكوني مسافره في الخارج يعني تسافري بالايام بهذا الشكل طبيعي من عائلتك ولو في الغربة دي في وانت وأنت بيت دماغ فهي بتقول أنا قلت لهم لا أنا مش راضيه هي يعني بتسيب دي كتره اللي شغاله طب ماشي ولا يعني هي عايزه حاجه انا عم بقول لك انا انا حابه يعني أنا بعمل لان كل إذا نطق كلام وغيرت نتيجة إن الطيران هي تحديد في كبير سارة إن بعد ما رأى بعض قالوا هذه القصة حرف الأمالة قالت إن طائر نزل في مطار إسرائيل وحصل عنها حرف حرف كتير يعني حرف كتير قصة أزهارين كتير حذرين يقول كل ولو كان المال ما ما ينصح والله يا حباً كنت تقول لي ترتب على هذا الأمر أمور كثيرة جدا جدا ترتب علي الأمور شديدة شديدة شديدة وأردناكم بها لا بني نتخلش الحياة طبعاً وثالث النتيجة نهايت في بايه لولا أمننا الله عليك بعد ذلك الأمر طبعا كانت النتيجة كده بقى عندها طفل صد صد صد... صديت وره وحملت المسلحين شايفين اترتب على ترطب على الكاركترستس على عدم الالتزام ايه شايفين اترتب على معافيه الله ايه شايفين اترتب على عدم الامانه ايه هي الامانه ضاعت الامانه ضاعت الامانه الامر ان ربنا سبحانه وتعالى نعم الله عليه بزوق طيب بعد سنت زواجيته وكده وبعد ثلاث عرفت كلام هذا الرجل ده اترتب الامانه ضاعنا بقى لان انا الموضوع بتاعنا بتاع الثوابت اللي بتعرفي حدودك لازم تعرفي الادب لازم تعرفي حدودك مع حلمتي او مع حي ذاتي لان امانه هتسالي عنها بيني انا وليك حنصار وزيد محتاج الاطفال الحبايب دول صح كل واحد محتاج لثوابت يحتاج انه يكون امين يحتاج الايمان بالله في طرافي كل امن انا عندي ربنا يستودعها لي ان تكون امين بالايمان لازم تكون, تكون فاهمه تقام الشهاده اللي ياقناة الشهاد تخيلي سبحان الله اللي بيروح يشهد شهادة دور يقمن أمانه وضياع يعني أشهد بالله أقول الحق ويحفظ يقسم بالله يلين انه يا مأ يقوم... هياققول الحق شهد شهادة شهادة دور يقوم يتديع النار زي اللي يجي في كده هو العظيم على كده هو عمل كده والله العظيم ما قلت كبير معواطن ويجالك مخوصة سبحان الله ويغنق فيها لكن لوها وعى ثمانا أن إقامة الشهادة هي أمانة ما فعل ذلك تجلبه في خلق لابد نحتاجه لتعلم الهمن الاستقامة الاستقامة علي الله لو أنه استقامه على طريقه لو كل إنسان استقام على علي الله وعلى الطعوة والخوف من الله والورق والتنزيج النفس والخشي من الله والمرقبة واستقاموا عن هذا الأمر نبلغ بيه الأمر إنه لا يجون تيه هاي باية عمال وكذلك لابد أن يعرف نذكره في الحباء النزارة النزارة إيه؟ إني تيجي مثلا واحد ييجي سبحان الله قاعد في مكان مثلا في المكتب قلت قاعد مثلا في المكتب عشان تقوم بهذا العمل هو بيقوم بالعمل لكن نفتح درج نقوم بالعمل نفتحش الدرج لك؟ نفتح الدرج ليه؟ نفتح الدرج ليه عشان إيه؟ عشان ت... كل حاجه اتحط فيه ضاع ضمان ضاعت الامانه, ضاعت الأمانة. الأمانة الشغل اللي انت فيه تحاولوا ما تكونوا ايه ده اللي العظيم زي نقول وحتى اللي ال هي ال ال المسؤوليه الورع اللي بنسال يبقى عند كل نور خلق لابد اننا نعرفها عشان نكون امانه وعلينا أن نبعد من هذه الخلق او الصفات الرذيله الخيانه عشان نبقى امانه افشاء السر عشان نبقى امانه التعاون عندنا وثاقه عدم وعدم التهجم والتعاون أمانة وعدم استهان في أي أمر يوك إليك برضه هذا الأمر فيه وشهادة في الزور هذا أمر بصفة قبيحة طب شو الميزان لأمانة تعالي شوفي يضع ال صاحب السلعة السلعة وصنيف البيت وشوفي سلعه لو تشتري كمادات ولا تشتري سكه ولا تشتري أي شيء ده يدل علىشيا صاحبة صعاب يلا نعم على أيش وهو حفظ تحت 6 حاجات وانت تحطي بعد كده وطبعا وبعد كده تحطيها على الميزان طب في الميزان ترودي بتحطي وبتصعها كده خلاص ما هيطلع فوق ايه بقى من ينزل ولذلك هي دي نقطه الغلول الغلول الغلول هو ايه الغلول اللي هو لا حول ولا قوه الا بالله يأخذ معلش روعتيها من الغنائم ما ليس ولو كان من ولو كان شامله شامله <تصفيق> واحد <روحي إيه تصفيق> مثلا قام على راعيه او دخل مثلا في مع المسلمين وبعد كده خد من هو المسلمين اللي يعني غنائم وهو هذا جربوا ياخذ شامله ولا صدقه من غلول ولا سرقه قد شامله ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال عميره هو في النار لو ما ربنا كان هيك شهيد بشهيد قال هو صلى صلى عليه هو في النار لي يا ربي أخذ شمل شمل؟ شمل؟ النار أخذ شيء لا يحل له فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غير أهينا يأتي يوم القيامة بناء يأتي يوم القيامة بناء أقل يوم, بنا يوم, بنا يوم يحمل أوزارهم على ضروري كل بشيء اسف واحد مثلا دخل حديقه مثلا حاجات وعجبته وعجبوا شيء ده وده وده هو الجري على مين عجبني خلينا نقول في يوم القيامه حالهم مجسمين محمول على ايه على ظهر كل منها له صوت و لذلك نقول الآيات الواردة للأمانة ما هي الآيات الواردة للأمانة ذكرنا فيها كثير يقول رب سبحانه وتعالى و اين كنتم على سفرين ولم لم كثيرا كاتدا ايه كنتم وبعدين شوف قالت ايه ايه الولد فيها ايه في هذه الآلة في في آخر سورة ايه الوصفة الوصفة وإن كنتم على السفر السمن ونمتدلوا كاتبة مش هكتورك فريهانه فريهانه مقبولة يعني ايه رحم شوف عندك رحم ايه ممكن تتضعه انت دلوقتي بتاخد شيء حط عندك مكان الشيء ده رحم او على سبيل مثل حتى لو انت واحدة بتاخذي مثلا بتاخذي مال ضعي مكانه رحم قطع مثلا مكانه هو بتاخله قطع مثلا يبقى كنا الامر ايه وهذا كما قال ربدي سرحانا فرهان مقمولتين امنى بعضوكم بعضا يؤدي الدني سبنة اما ماذا دا, دا يقول له المال بتاعك هو يسنيني ولا يقول له زمان ولا يقول له و ايه قطعة الذهب اللي تكون عاطهاي واحدة بتسألني ان تقول لي اختي راح نتعلم بغيشة وبعيد جيت ال الغيشة منها و ما ايه لا طبعك فيها الحمد للخورتي ان دي الزهن علي العظيم هي دي امانة حيث لا يجب الامان للضعاء ذلك نقول سبحانه ومين يكتمها فهنه قاتل من قلبه والله من اتعلمون ايه عذيه كما قاله ربي سبحانه وتعلمون يقول سبحانه وتعالى في الامانة في الامانة الاهل الكتاب اليهود ما تشعر النار امانة قليل منه من كان امينه من اهل بإيه؟ في أمين. من اليهود من إليك ومين هم من هم منهم؟ بلينا لا يعطيه غيرك إلا ما دمت عليه إيه؟ يعني إيه؟ هتنوتي تحاول بقى تحاول ما يقع منها بقى ويذاق بيه الناس دي تعمل كده في ناس تقول لي بتيجي تصبح تطلب مني سبحان الله كذا أو قرض أو كذا أو كذا وديها وتاخد من جدا وبعد كده لو شفت مشها يبقى ده من اخلاقي اي والله زي ما الله يامركم ان تؤدوا الأمانات الايه الامانات كما قال سبحانه وتعالى في, في, في الكتاب الكريم ثانيا ثانيا ما يعني اذا كما ذكرنا فيه بالنسبة الأمانات اللي تراب السكاني قال رب السماء والعلى وعلموا ان امره مولادكم فكنوا وانما اجر عظيم اباوا اياه يا ابنائي انما تكون الله ورسوله وتكونوا على نهجه الله ان انا هشد بالذاجر اعلم ان انا مش هادي التكاليف اللي علي اخونا لا ذادين ان ربنا سبحانه وتعالى امرني بالسمع والطاعه وان ما بعمل بسمع رضاه طب وانا واقوم الرسول ازاي اخونا الرسول انا ما ادباش في نفسي اخونا أقول رسول إنا لك معقولة النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة من الأشرة طريفين الله أكرمكم ده في القرآن؟ لا ده في كل زمان طب خلاص بقى يعني يعني ليس يعني هنصد به لا مش هيد كن يعني وصل إن النار النور وتأتي منها أحسن ويأتي منها الكذب على الخيانة الرسول خيانة الرسول الأشكال تني من خيانة النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدقه مش بحق رسول الله وسلم إنك ما تعرفش يا رسول الله عليه وسلم إنك سبحان الله ما تعرفين هذه ما تعرفين هذه ما تعرفين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الفضيل تجزيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث الموضوع أو ونقعد لها سكت على الناس نقول زي ما احنا قاعدين دلوقتي والناس بنقعد نقول بعد كده على وقت يبقى المنتشر حديث البريء أو الموضوع والحديث الثاني يبقى نفس ده بنحكي بيه لانه ايه مش جميل زي يعني <تسجيل دلوقتي> كان مللوق يعني لا حول ولا قوه الا بالله وبنحكي كاننا على ايه الاول وبعدين بعد كده فاللي تبقى معرض مني انا اتمنى نديك شويه ثاني ها الحقيقه اللي هو الايه اللي ذكرناها الاول وبعد كده يقول ربي سبحانه وتعالى خلي عجب شديد يعني. سمان ربي ايه منافقين المساقات المشاون والمشيكين والمشركات دول المشيكات دول كل دول جماعة أضاعوا الأمانة لما ذات ربي سبحانه وتعالى في أمر العفة والصيانة والتكاليف قال, قال ربي سبحانه وتعالى في التكاليف قال في ايه قال, قال يا أيها الملك قال يا أيها, يا أيها الملك أيكم يأتني بيه قبل أن يأتوني قال أكريت من الزنسوك العصري أمين وحنا دلوقتي أقول نقول إنا بالله يا عم يا رب العظيم ده الأمر اللي تبعشوا لا 프린스 ما تتخضوش الكل عفريت دلوقتي الناس راحوا على قول الله بعض نروح أشاذ من العفريت لا حول ولا قوة إلا بالله, بالله. قال لك أنا آتيك مين قال له إيه قبل أن تكون النقام وشي بقى الأخيرة دي وإني أنا يا هو العفريت وإني عليه لا يعني خد بالي منه هي الراجل من هيجيب لها ايه تجيب ايه على 10 10 ده انا عارف ده انتوا عارفين 10 ايه تخلي بقى لو حد ثاني قا بيجيبوا وعاش مثلا هي شكله ايه بقى العش ده دي مالها ومال شكله لا ده هو العاقل بقول ما تخافش ابدا من العش يجيبه ويصلحه انا لك لحد عندك وهو مش ممكن يكون ناقص منه لا قوري قويل من حمله وأمين وأنا بحيله أمينه ونوضي بقولك كان ونسوش غناء شابة وحمله بشأنه نعم كانت هي أطلع عليه نعم بس جيله أطلع ليه نعم بس هو بقى العصيد هيدين بقى أطرقها طبعا شوفوا بقى سبحان الله قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيت به قبل أن يرفض قبل ما خلصت كده أطرقش في عينك بقى أطرع بقى لا أعطيك إذا لم ألم رأه تقير رمهيني ده ألم لا أفضل رب. ربنا أم تخطبعنا ربنا وامتحانا ربنا هذا الضوء ربنا يجلوه لي تخيله تكون عنده النعم ربناك بيقضقها عليك بدلا ما تشكريها تنخل النعم شكر النعمة شكر النعمة للشكر الله هذا هو زالي أحبائي زالي تشوفي هو أول حاجة أنا إيه لا خلاص سبحان الله يلا هكذا عرش عرش شفته كذا كأنه مو كأنه مو مش سدعي يعني عارف ما يعني فيه سني كأنه مو وقولينا لهي من قبلها كما قال رب سبحانه وتعالى لذلك ولذلك منتهي الأمان هو رضى علشان آآ آآ سليمان نبي الله زوال يخذ منه شيء ولا يخذ العرش هذا السعيل لهنا نموذج ولذلك لما يقول ايه هي لما انتب بداها عم ايه حولينها دايا ماذا قال لها قال اتبجونني بمال فما يا الله خير مما بل انتبها ليسهدك عنه تنفعك الهدية لهم اما انا فانا امين على مال على ربي انا امين على ما ادع ربي انا امين على او ربي سبحانه وتعالى خضني حيث فانا شفت بشكل يعني عظيم احكي الواحد بيتعلم من اصول الخلق والله ما قرات صوره من صور الا ونظر الانسان الى انه يحتاج من الادب والخلق من هذه من تعليم اصول ليه لما قمت سبحان الله في في في قصه في في يعني وده رجل اقصد مدينه يثعم لا يبقى في خطه ايه في خطه بقى مش منظره لان هنا وقال وجاء رجل وجاء رجل لكن الثانيه وايه وجاء اقصد لكن دي وجاء رجل يبقى هنا الجيم عايزين دي تبقى في قطر من اقصد مدينه يثعم قال يا موسى ان الملائكه يقتلونك كانوا يا موسى مش بيقوله له ده انا بس من عليك لا بيقوله له خلي بالك افعلوا ذلك انا اخرج لانه امين على نفسك لانه امين على رسالة الله سبحانه وتعالى ان المرء يأثمرون بك ليقتلوك يقول له تخرجت اني لك من المناطحين لما تأخرج بقى منها ماذا ايه؟ يترقب قال رب ايه؟ نالزيني من العقام الضيمة واحدة من سبحان الله يقول يا ربي ايه ده؟ يعني موت سيدنا موزة كان أعجئ أمرهم وينهامهم وعيش معهم في هاذا العطاء ولقى هذا سبحانه الله يعتقدون بيه هذا حال الانبياء أو هذا حال يابني أمره المعروف ونعلمون كأسف رقص علينا أطارن إذا كان إذا كان أردنا من أطول وعن رزقنا من نادي كامل من الله في ربي سبحانه وتعالى يقول وإلى أخاهما وإلى عبد الأخاه هودا قال يا يقوم يعرضوا الله لكم الإلهين غير أخلا تكون بعد كده إيه هم بيقولوا ان انا لا راكه فيك سها وانا لا دين بايه يا رب لي يقال ليس فيك سها ولكني راكك الرب تبريه وكون وانا لكم رب بايه طابعا ونفعكم ملودة مش ممكن أبدا أأمركم بما لأ أأتيكم شيء أأمركم بشيء إلا وكان الشيء ده على نفسي أولا هو أنهم كده أو أمروا بذلك ذلك يقولون في كل جسل لهم أو من أملك لهذه الثلاثة أنا وتعالى كل رسول إني لكم رسول أمين وبلغكم لسالة ربهم وبلغكم نور الله وأنفعكم ملودة الله وأمر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بذلك نمر على هذه الآيات حلوتي ونأتي بعد ذلك في أحوال الأمانة يا حبايي. نأخذ سبحانه وتعالى رأه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما حذ ذكرنا سابقا في, في آية المنافق إذا حدد كذب وإذا قمن أخوان وإذا وعد أخلاق حديث وعد أخلاق. وأقول في حديث آخر في في في في, في حجة الوداع يقول استطلاس المكان. فذين مسافر لسماح يعني اي رجل ربنا سبحانه وتعالى من عليه للوجه هي دي امانة عنده هي عوان هي عبدة هي امانة اسيرة والذي تقول نبي صلى الله عليه وسلم في فيه في الامانة انه ايه استحلقت ايه اخذت ايه استحلقت ايه استحلقت فيها قال استحلقت الفوجهن بجلمة الله ايه جودتها وانا تحتها ودخلت بها وانا لكم علينا قال ل... شوفي قالت ايه قال لا يوقف ايه فراثكم احد تكرهونه مش بيدي حد يناقش زوجك يتراقب هبدي زوجك ما فيش ما تعيش بقى سبحان الله زوجك بتاع ليك احد وانت بتخبط يرضى في الحينه لا انا ماليش دعوة انا لازم الشخصي كلام في اسمك هنا لا خلاص اصبح الامر امر هذا الرجل أنه هو سيد البيت اللي انت موجوده فيه وعليك تنورطه لانك اصبحت دلوقتي عبد عنده لحد ما ربنا سبحانه وتعالى هيساله يوم القيامة القيامه تحسن لهذا العبد او هذه انا والمضيع وانت هتتسالي أحسنتي للأمانة ويلمت ونفرأ في ضاعت ضعيت الأمانة إلى الجنة من الله ومع العقصة يا رب العالمين لذلك نقول سبحانه سبحان الله يحبائي في حديث آخر يقول ابن عباس رضي الله عنه أردنا وقال أخرين يا أبو سبيال أنا هرقت لما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يا رب ولا لا أعني سألت فقط رسول الله صلى الله فقال أبو سبيال أبو سبيال أنا هرقل قال له سألت, سألت بس أبا يسأله كان دي المركبين الرقم رامي اللي بيقول له أذل من ده حيأمركم، لمن أمركم؟ أمرنا بالصلاة، وزعمت أنهم يأمركم بالصلاة، وزعمت أنهم يأمركم بالصدق، وزعمت أنهم يأمركم بالعفاف، وزعمت أنهم يأمركم بالوفاء وبالعهد الأمانة وأداء الأمانة، فقال رأى وهذا صفة وهذه من من سيد هذه صفاتنا صلى الله فينا من هنا ما إذا كما قال رأى البرق لا يفرع أربعة من ذلك ما قص سبحانه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أيش العربي يقول لما أتى أهل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. يسأل يسأل خذ صل الله عليه وسلم لحدث ما تستعرة خورنا جاء عربي وتعالى كما قال رحمه ذلك الكتاب كده. فقال لهم الأعرابي متى الساعة؟ متى الساعة رسول الله إن هتقوم القيامة زي دلوقتي لو بيس السؤال ده هتلاقي ما شاء الله على الناس ال... بيس ألف واحد قولك هقولك بعد الزرابي خمسة ببتة يطلع معرفش يوم ايه, إيه و... وهيطلع لك باء عاجي عاجي عاجي عاجي من دلوقتي ما يحدث دلوقتي في الداع البابل فقال كمدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ملابس في الحديث فقال بعد الرسول الناس العبدين مع النبي قال سمع ما قال فكاله ما قال ثم عدل الناس الحوالي وقال بعضهم لا بل لا تسمعهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو في حقيقة ما هو سمع رسول صلى الله عليه وسلم ذلك حتى إذا قضى حديثه انتهى النبي من حديثه قال أين رأينا السائل الذي سألني متى الساعة فأنا رجبت هانها ها لكل الله قال إذا ضيعت الأمانة هي ضعف اللي ينظرها بإرسالة ضعف ضعف ضعف ضعف الأمان اللهم يتبقى العفل فانتظر الساعة يا الساعة لذلك شوفوا هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن الله صلى, صلى الله عليه وسلم الرئيس أحيانا وأنا عمتظر الآخر يعني إيه حدثنا أن الأمانة المقصوبة الأسفة الذي كان لفضاته العبد نزل في قدور رجال الأمانة قال نزلت في جذر قلوب رجال في قلوب رجال كان في أمانة ثم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قالت فيها إيه فيه ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة تعلموا حدثنا ثم ترفع عن رفعها ترفع الأمانة قال ينعم الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبك فيظل أثرها في القلب كما أقول النبي صلى الله عليه وسلم وهي أثر العمل القليل ولذلك قالت كجمس ضحفته على رجلت فنفت يعني جمس كده معصرش إذا صار بين الجلد واللحمة يعني لك لو, لو إن حقيقي جمس كده مش فيه هم مش هتبصر وكذلك الأمان بقى فيه أثر بسيط هيبقى فيه أثر بسيط وهنا سترفع الأمانة ونفعه أحيانا وتعالى هترفع الأمانة من قلوب الرجال مقصود الرجال اللي هم كانوا إيه؟ رجال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لحمة ولا أخوة إلا لله ضاعف الأمانة يقولك أن الله سيقولك أيهوله إيه سيقول ويصبح نفس النساء يتبقى الكلمة مع مره إيه لا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بين فلان رب الأمين هاي بقى شو بعده يعني ما نادره. هذا الأمر ما الرجل ما أعقله، وما أبرقه، وما أدلبه. الرب إذا ما بقى في الجنة ده بيسألنا. نعم. هذه ما تبغى ده. نعم. رب الحلم. تصلح أحوال بلدنا. رب ارضحنا بالأمناء، ارضحنا بمن يصبح لنا، ارضحنا بمن يصبح لسنا، ارضحنا بأننا مصلح لسنا، لصلى الله على جماعة الله والله كل واحدة فينا صمحت واحدة سهل، والله لا ترفع عن، لا تصلح البلاد وعندك، ذرنا قوس سبحان الله كما كل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في, في أمر هذا الأمر في البيع والشراء ولذلك نقول في حديث آخر يقول شو في الحديث رائع يا بنا أنه يعني أبي موسى الأسعيل قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين رهنون على الحديث يقول أن في الحديث هذا رواب قريب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو انا قلت كده حاجة تخش على جنب وقلت لي ايه عايزيها ان انا ارتاح خالص انت خدتي الورق ده 50 عددي ده تحرمي تحرمي حقي حقي اللي ما بيني الأمانة امانه معاكي امانه فعاده ما تبقى الامانه مع امانه معاكي فلوسك مش مشكله لكن الامانه فلوسك امانه فلوسك ان انا في ان انا في مستثنيه دي الاول ثاني الامان علشان تشوف ان في بيقول ايه من أداها بحقها كان أحد المتصدقين، زي ما المتصدق اللي كتب له أجر عند الله، نفس الخادم اللي مخلي داره من الأمانة دي، كتب له النفس أجر نفس أجر صاحب المال، دون أن ينقص من أجر صاحب المال. شوفين حديث؟ يعني لم ينقص يعني لو لو كنت بتؤدي أمانات معك أمانات راح حينه وينه وينه وينه؟ أنت بتتصدق بقدر ما توصي هذه الأمانات. نفس الأجر تام من غير أن ينفض أجر صاحب المال سيئا لذلك لما أن أبي الدباء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس نجاء لهم مع إيمان دخل الجنة من حفظ على الصلاة الخامس أمانة وقال على الهدوء وعلى الركوع وعلى السجون وعلى المواقيد وصام رمضان وحد البيت إن السفاع لي سبيلة وعطى الزكاة ليأو كان الإسلام وأضف لها وأدى الأمانة هو هنا بقى أعتبر لغصة عشان كده أبو داود هنا في الحديث بقى أعتبر أنه غصة من الجنابة أمانها أن الواحد واحد يبقى عنده كده لا يحوله ورصوه شيء إلا جدا ولا يكتسل واحد مثلا ممكن تحتلم أو تبقى أمرأة وكذا ولا تكتسل ولا تكتسل سبحان الله أمر إذا من شغالها يعني هي حفظة وكذا ولما نبيت صلى الله عليه الصلاة في هذا الأمر وتحتلم المرأة تحتلم المرأة يا رسول الله ممكن نهجل عليها الماء تكتسل كبره؟ قال رسول الله نعم يكتسل الماء لان الامر فيه كما تعرفين اللي هو مني والودي والمذن فيه دي امور تقصيد بينهم المفروض ان المرأة في هذا الامر فيها سواء مرأة أو رجل في المسألة زي نقول قلت عن حريفة اليماني رضي الله عنه انا ربيب صلى الله عليه وسلم قال لأهل النظران قال لهم ايه لابعتمنا اليكم رجلا امينا حقه امينا فالصحابة كده بص منها يرسل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عيبة وكان هو في حديث لوالهم وكان المسلم الذي يسأل من عم من هو أمين الأماء؟ عم من هو أمين الأماء؟ أنا عم لذلك في هذا الحديث حباية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل؟ فكتم مخيطاً فما كتم فكتم مخيطاً كما فوق خلي بالأس من الحاجة راح شايل خيطا من الحجاجين كتم فيه خطة فقط فكتم مخيطا كما فوق كان ملولا يأتي به يوم القياما حول ورقاته فقام رجل قال يا رسول الله رجل فقام عليه رجل من الأنصار وكأني أنظر لي يكلم عن الأمر هو أي شيء رسول الله ممكن أخذ بأغنون؟ قال له أي شيء ولو كان بسي تأخذه مني لو كان نور نور أغنى نور تويت لكن الغروده تكتبي اليوم قيامه العرض على الله عز وجل في موقف عظيم عشان يبان كل شيء سبحان الله لله سبحانه وتعالى وده امر وذلك في أمر الامين احبائي هاتي بقى النقاط بعد كده هات في أمر هي سائره بالامانه او كده سبحان الله في أمر اللي هي طلب الأمانة في نستفيد احاديث النبي الله عليه تمام في كل شيء الله النبي طلع في الوقت لأن المفروض ان احنا نوقف قراءه قرانيه في قاعد في اليوم قاعد جماعة اللي هي أي اليوم أي أي سبحان الله اللي عن إيه؟ هذه فوائد الأمانة، فوائد الأمانة. الامانة لما نتكلم نتكلم عن الأمانة. نقول من فوائد الأمانة إن الأمانة واحد الأمانة من كمال الإيمان وحسن الإسلام. فلما نقول بشيء بقى؟ أمانة في الكلمه امانه في السر الأمانة في المعامله امانه في الحديث الأمانة في شكر النعم الأمانة في تقدير النعم كل الامانات اللي انا عرضتها دي او اللي كل حياتنا امانه على فكره زمان المكان اللي بتتقولي في كل ما يقول اليكي وامانه هتسالي عنها يوم القيامه الأمانة من اهم الاسلام اثنين يقوموا عليه امره سماوات الارض كما قال رب سبحانه في الآية. النقطة الثالثة هي محور الدين ونتحن ربي العالمين نحن ربي الأمانات، أمانة في فلوس خلي بالك منها، أمانة في الدين خلي بالك منه، أمانة في عرض خلي بالك منه، أمانة في راعي في, في معاملاتي خلي بالك، أمانة سبحانه الله لتقين مثل أو مشكلة حاجة. يعني في كل شيء أديه حكم ولا في تعليم. حب الأموال، حب العروض، في حب كل شيء. هتقول، أقول إنسان، أنا إن شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى حبي، ما خلا خناص مضاء، ما هباء ولكن هنحاسب على كل صغيرة وكل كثيرة. لذلك نقول الأمانة، في الأمانة يحفظ الدين والأعراض والأموال، لأن الأمانة بتخليه يحفظ الدين، وتحفظي عرضك، وتحفظي مالك، وتحفظي كذا أكثر اسمك. تخيل واحد مثلا جاي الشيء من أمر زهر، طول النهار تكلم على تكلم الشباب على على إيه؟, على إيه؟ سامي يا شاكت وحاجاتها فقال لا لا يعيني عن يا لا لا يعيني عن هذه الدنيا ضيعت الأمان ربما وهذا الإسان أو اللي بتكلم بيتي بالشكل ذا هو ضيع برض أمانة الإسان هو ضيعها ولا يوم يمكن يفكر في هذه الدنيا ويوم عينة قلت إن أنا سبحان الله في الدنيا في كده كده يعني متزاود رجل شديد جدا عليه جدا فأنا بقول لها سمعت الكلام أقول لها بيتي يعني فيه حظ في الدنيا شديد كده على الأقل. يعني بكتو بيتاخد معايا دوار كده ماشي بالالوان ومش عارفه هو ماشي براحته خالص بتقول لي ماشي يعني قوي قوي قوي قوي يعني زي كده مش عايزه اوصل هو مره الامان يعني في مكانه لكن التليفون كل ثانية وقت عليه قلت له اني يعني, يعني غير عليك للدرجه دي لي قريقة أصلاً كنت ماشيه مع قبل الأمان قبل يا شديد ما تتفرحيش باللي قاعد يقول لي كلمتين نعملين وهو مضيع معاكي الأمان خلي بالك ده مش جوز اه طبعا بيقول لا ده بيقول لا و ده بيصادق ليه لان في يوم من الأيام هقول لستك كنتي عامله معايا كنت عامله وما اكثر ذلك الامر وما اكثر ضياع الامان الآن في سلوكيات كثير جدا كثيرا ما ضيع الامان و باعني اللي نقول سبحان الله الامانه تحب الدين والاعراض والاموال الاعراض طبعا زي ما قلت لكم والاموال والاثاث والارواح الاجسام كلها حمدايه والاموال معاك الامانه في الارواح دي واحد ماشي واحده بتقول سبحان الله انت عارفه واحد جه على قطعه الأرض الارض بس بتاعته هي مش بتاعته بس على بالك لا حمي ربنا الا بالله صاحب الارض دي وقال لا ده بقى جاب ما عرفش ايه وتختلف عينه ايه وقت اين الامانة؟ دين الامانة؟ دين الامانة؟ دين الامانة؟ دين الامانة عن يا جماعة الشبر هنات فرح بالدنيا في الوقت ان احنا نبين ارض ناخد مال ناخد ناخد و احنا لو اقفنا بالاديان وابنا وقال يقرأ في كافة في كافة اليوم عليك حكيبة يا رب ضيعت كل امانات يا رب انا لقوا نحس الارض للا لبنزني مش ركعت. طب وحدة دي لانا دي برضو كانت تتواخدها كده بإلوان الزراع طب وليه جاء لإشاء دي ما كانتش يا ربدي وبعدين نلقى الله دي يا حبالي كيف نلقى ده لو الشبر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أمانة بشدة ضاعة الأمانة شبر يأتي يوم القيامة يحمل شبره وسبع عرضين أكثر كما جاء في الحديث. سبع عرضين وتجثل يوم القيامة يحملها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقول. طبعا امانة يعني لما تيجي تبوك في ايتي بساً ندمش بلي بصمة ما اشتغل اي حاجة مانتي بقى واحد الولاد ماتشين في الشارع ايه هما بقى اخلشي فانه هيك يروح انكتت تريد و انكتبين و حيث يزمي يزمي دي امانة يزمي دي امانة بكذا ضارت الامانة دي ضارت الامانة من حلات الا عرض تتكثر بيه دي ضارت الامانة من المواسطات التي تتكثر دي ضارت الامانة من حاجات كبيرة. فين الأمانة؟ فين الأمانة يضاعت يا رب رحمهاك؟ يا رب رضي إلينا الأمانات؟ يا رب ارجوك الناس حب الأمانة؟ يا رب احفظ كل الإنسان أن يعرف أمانة لنا غداً غداً طبت الامام ع الله لا حول ولا قوه الا بالله العظيم واحد سبحان الله تطاطيل مصارح امانه طبعا وقدر امانه قضيلي امام واحده بنتي بنت مشعبه طلعت معايا دي راح واحد جاء يأخذ خبز يعني ب 5 جنيه وامنا وآخر طابور يعني صراحه له فكر حيطلع له مش عارف ايه وقال له هل بخمسه جنيه؟ مش يضني النجل وفينتا برألت يجيب الخمسة يجيب الخمسة بيهم وصلى الله عليه وسلم وقال هذه الأمانة هذه الأمانة يا رب هذه والله كلمة أمانة والله يجب نشهد حقها وقتها ولا أرد حق وأمانة هلوش أمانة كل واحد يتنام كل واحد الله لو روعت إنسان ولا كنت إنسان ولا لن حق كان لي كل حق صاحب حق عليا والله لقد كنا خوز من أمانة اللهم للك عامين من الإمانة ولا فينا أحد خائم من الأمانة ذلك نقوذ فبحان الله يحبين كفى أن من ثمرات الأمانة أن الله يحب الأمانة وحبوه أصول مع البناء الأمانة يحضرون الله وحبوه الناس يحضرون رسول ثم ست يقولوا لأي شخص لي بقى لأمينة لو تم انكيها لك لو تم انكيها لشيء تلقي وعطاء أصواتنا أمانة لمن يتوقي لكن طبعاً امانه ولذلك من اعظم الصفات الراقيه التي وصف الله بها عباد المؤمن قال رب فيهم والذين هم باماناتهم وعهدهم وراهم كما قال رب سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نقول سبحان الله يا حبيبي تحت شغالي بنتي ولا خلاص كده النقطه سبعه اقول مش من ضمن ثمرات الأمانة مجتمع مجتمع تكشف فيه الأمانة تكتشف فيه الامانه مجتمع خير وبركه لكن المجتمع الزفلين جاءت زمان ورسلين أمانة يا أمانة ليه, ليه تقصر رسلنا التاعتين كن الرجل بس والله يا حبائي إن ما كان فيه إنسان صيداني بيجنعون الخلوس لأنه يعني يروح فيه للدواء عشان يغضها استراحك منه السرق للدواء طب النفسي أطلح عليك في الأموال الهيان وهذه سبحان سبحانه رضي العشر ولكن نقول مجتمع ثلاثة فيه الأمانة مجتمع خير وبركة مجتمع فيه ثقة تمشي مطلعينة. تمشي بالبيدي وانت مطمنه ان انت ماشيه مش هتقفي على نفسك وروح حاطه مشيتي بالليل مش هتخافي على نفسك مش هخدي على شنطتك مش هتخلي يبقى معاكي شنطة حد يسحبها منك مش هتخافي انك تجامده في المسجد بايه الله واحده قاعده متراقبه معانا في المسجد واعمل تدور علينا مين اللي هتبقى كان صغيره احنا بالظبط واحده من هو ايه قاعده داخله الجامع تخوفيطه ولسه صياد على جنته وهمنا انها من وسطنا <تصفح> تدخل الجامع تشمين اللي مش واضحه لها من ولا ميكروفونتها ترح وعدها يا مسكينة يا مسكينة العقل يا سفيهة العقل يا من فعل لذلك إن تحتاجني بفين ولا شمس ولا ألف جنيه ولا ألفين جنيه ولا عشر عربيين. هذا من يغلوه. هتاخذينهم في الدنيا إنك مستغولي إنها بقشة غلام بين عيد العرض دفعنا هذا ما شاء الله عليه. ماكذب المخل دايما يعني. الأمر إنها من الخير يعني. تعرف سبحان الله عشر عربيين تخيلي سبحان الله ما. طب حبي يا احباتنا انتوا بتحبوا الورد يعني الافتي دول انا كنت في الروضه كنت اظن ان الروضه لها اسره فعدت الامر فعلي في الروضه على طبعا دخل الروضه في مكان هتعمل ايه في الروضه ولا ايه مكان يعني هتبذل مجهود معين طبعا الصحه يا ما بعد ما خلصت الدعاء وصفوني كده بعد ما بعد ما المرضى عشان الشمبه فطبوا يعني بقى رايح على الروضه حول الكعبه حول الروضه الحرام والله اذكر سبحان الله كان النساء تتخثر حتى كانت في زمان حكيت عن دي واحدة تقول والله النبي ام فتشى عرفه فتشى ده كما كان كبير جدا ثروتها من الحج والعمر ازاي الحج والعمر <تصفيق> قالت متخصصة في السفر في الحج والعمر <تصفيق> لغربة اطبحت السروة السروة اطبحت ايه؟ عناه البيوت وعربيات وكذا وكذا لا وحمد الله الله, الله, الله الله اقول يا جنياتي يا ناس مزي يدك على مان يغيرك اين الامانة تقل الان في ما فيك ضات الأمانة والله العظيم إذا تدخل وتعمل والله لو نظر لو لو أو صدق عليا النور والله لا تمام لا تمام لحظة واحدة نعود فيها إلى الدنيا حتى لحظة الأمانة بس تقول أيك لا لي أنا في مظفر كلا أنا مكيله هو والله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا النقطة الثامنة في سمعات الأمان أرجوك صمأنينة وراحك البال وصورة تتعامل مع الناس بديجي البوث السريكي سبحان الله إيه... انت تتعاني بعيدنان أمين مطمئنة بحفة انت إيه... يعني ما عندهوش غزة مش, مش هابدو بيدي عمره مهاجدو بيدي عمره ما تشوفي منه يعني سبحان الله لا لا, لا مش مش هستمر بيدينا ترين وليس بديجي مطمئنانه الضربة تتسأل <تصفيق> <تصفيق> زوجها كده وقبل نوضي تتسأله ايه قد منصفة تجدها فيه الزوء على حيث الأمانة الوفاة صفة جميلة لما المنصفة بتتفقد من الإنسان ايه اتعمل مع ناس إذن مع الخلق إذن واتعمل مع رب الخلق إذن واتعمل مع ربي الله عليه وسلم إذن ليه نقول يا حبائي وجود الثوري في الزكر الجميل بين الناس الأمانة بتقولي كفايه اني لازم اكوني امينه ان الناس كلهم قالوا في ذكر جميل لك ذكر طيب بين الناس كيف تكوني امينا بقى بقى نطقي كده النقاط بسرعه كيف تكوني امينه كيف تحافظي على منظومك الراقي تلمي الوقت ها كيف تكون امينه بالتعوز الامانه التعود والتنفيذها وتعظيم مكانة الامانه في نفس المخ من الصغر في أقل منك في نظلي قلبك تقول نظلك عليها لازم الأمان رزب الأمان رزب الأمان اللي صابها حتى الساعة تنين الأمام تفتحش وش صاب ابنها تبي جيت ألم قوما تبي وكذا دمي بقى إيه بيجيت من الولاء لبقة جاي وبقى ما رزب جاي من كده كنت أنا كريه كنت كنت في, في كنت في سنوية في سنوية في السنة الأولى السنة السنوية والله ما أنس هذه القصة ما هذا بعض الحديث كنت أمالك وكان سبحان الله وكان والدي رحمه الله رئيب هذه بهدية كده حاجة كده جديدة كده تحقق لديه مع كده مش عبري مسترد بيها الجنس وكانت الشيء يعني جير هذه من مسترد يعني فكانت وكانت حاجة بس حديثة جدا يعني. جيدة ما مستردت مش مستررة فكانت بيهنا ثانيا ولم يجدش من يعني حين اتسرنا روه ورحنا الله عليهم جميع وجمعنا معهم في التدوسة الأعرامية رجي وضي مشكلة محدد ومتميز قول بنسبق بكلهم في المدرسة يعودوا معايا في الصفتي ولي قولهم بابايا جاينا بايح بابايا من الوقت وبعدين خيأ في المعي ملقتهاش معاي يهب يفتي أنا لم أزي لكن كل ذكرت قلت أعوائي من أجل دعائي المرحة نقصت لدعائي وانتها في المسألة ونورع المسألة ثاني وإيه أنا واحد معيني yani الوحيد الغريا بي لكن ما هذه الشخصة بعد من قلت ياه، أعطيتك ياه، يعني إيه بكره يا حبيبتي خذيهين والله لو طلبتها منه لاعطيتها لك انت لو ربما ما عطيتهاها على الاقل قلت للوليد احنا طلع علينا وتاخ هات لها واحده زيها لفي تحتيها وستحيي وصنعيه وبعدين بعد كده سبحان الله تقدم منها الحلوه الحياه طبنا ما شاء الله لا قوه الا حتى ما حتى دخلت كلية المعنونه فبقى بناس عارفين عنها هذه الممتازة كانوا يخشى ان لو سبحان الله العملية المريض المريض بتاخد مكانين ولا في ما <تصفيق> حاجة بقى <نفس> انا مرشة <الوارد> العملية تشكي <تصفيق> تسر اشكالية دي اشكالة من الله والله احجائي والله هذا الامر كان وارد الامان الامان انا اتقفحت الامر بقى شديد جدا. بس وحنا ما وصلت حاجة ازاي ووأنت إزاي كنت مريضة من فيها فانا بعفين حنا المدارس مدارسنا طبعا وحنا فيلي حصة مش والشاطئ والحجادي فكنت مريضة فجلست وكل البنات بدون أنا لكم الدنيا امانه قبل الابانات اللي وصلتني راح احكي حكي كده واقول والله لا أنسى هذا اليوم اجيب ضعنا ضد الي خالي وراحه لكن بكل الامانه الحمد من والله اني انا زي اللي بيحس ان حضرتك اه انها حياتي على الدكتور على نفس فإن الله وإن الله راجعوني إحباري هذا الأمر وشوف الضطة عجيبا لكن شوفكم يبقى كون صغير لكن لما نساها لما تنمينا سأحبار عليها كيف دينا نصلون <تصفيق> سبحانه لا لا مرحبت الضحر تشوفي سبحانه <تصفيق> أنا من الأمانة بل أهضح <تصفيق> <تصفيق> لا موش ميز مزورة لو كانت أول مرحبت نشرتنا لا موش أول كل اللحنسي يتوعدين كل البناء أنا سبحانه لو تقولي المنظر هل ديكي أمانات يروفت إليه لكن مش أدري يعني هل النص الثانية وازيك التعود الثقة أنا أحتقر الثقة من فارين، ولذلك تزخر المسؤولية والناقص أن الله يمكين الحرامية للسرق والضيع أمانة، يلبث شيء غلي، يلبث ضيع حقوق الناس، يلبث ضيع الأدب مع الناس، يلبث ضيع حقوق الخلق، لا تمت، في امانات تربي يوم القيامه، أتربى يوم القيامه. عشان نقطة الثالثة أستعلي لحصن الذكر كلنا لنا بنتمنى ما يمثلنا ذكر حسن تخيالي لو أفنا بين ربنا ربنا وتعالى يوم سياما وقال يا عبدي يا تقير يا غنبان بني تخليك ذكر حسن مدينك يا رب تجنبيني يا حسن في الدنيا أكثر من ذلك؟ السكر تستاهل الدنيا أكثر من ذلك؟ إن الإنسان بخصوص تختب لغض الصريحات قدره والله ما في شيء في الدنيا والله ما في في الدنيا يستجري أن يجري عليه بعرض أملاً إلا شيء يرى يضيعه في حق الله سبحانه وتعالى ذلك نقول النقطة التي ذا ذلك التعلي بذكر من ذكر في حق ذكر في الدنيا وعظم الأجل في الأخلاق بفضل الله عز وجل ثم التقلق والتحلي بالأخلاق الحميلة ومنها معظمها الأمانة النقطة التي ذا ذلك تذكر عقبة الخيانة الخلال الخائن يعني بالفكر لو حقنا وضينا الحسنات والتأسبابين يعني صفات المنافق النقطة الخلية تخلصها ومناث الاستفادة من صرف الخلق الصالح وهن يعلمنا هي يقولوا بسم الله الصلاه على مولانا وعلى سبحان الله افلا هي بنا نضحيه يقولوا قن جميلا عظيما في كل جاه وجاه الامانه عايزين نضحيه قادر فوق ما تصدق عيني كده دول بامانه انا ببص هبص دلوقتي لا لا دي امانه لا دي ربنا سوداني ايه لا, لا هبص لطرفي على لا استنى لا دي ربنا زمان لا, ربنا لا كل من كان من امريكا انه كانت سبحان الله اذا وقع من اقامل الواحد واقح وبعد كده رجع لقاءه واقف في الطريق كاننا يأخذه لا انته مش بسانش خش وهو نفسه لما حصل القصة بتاعك كده وعلم ما كنتش لسه عرفت القصة دي والله لكن بالفترة عرفناها بالفترة فلما نظرت كده بحان الله الى الارض ده لما بحان الله نظرنا الى نظرتي للصحابة ومن يفعلوا يردون الحاجاتهم في الارض المرمية ده اللي مزي عليها خشية التفهم لغليهم ويتلغلوهم يخدها في المشباعتهم لهم رزقنا حسنا ورزقنا أن عمنا يومي الأماناء لهم رزقنا أداء الأمانة التي تناقف غيرا بين الله عزيزي ونسأل عنها تنقفون كل من الأمانة نقول سبحان الله إحجائي خلاص نسبة نزي النهاردة فتاول هم هنا ده لن تفعتم تنفع ولا وإن نسوى إذا سأبت عبادي أعلى وإذا سألت أعبادي عني فإن قريب أخرى بإبادي تصنعني لها يوم تداول العبادة صعدة قرآنية المدينة للي ويمدي رب ترزقني وإيجاك من عمالي حياتي لحصلة جدا لعبادة من أعظم العبادة عبادة سبحانه وإذا سألت أعبادي عني فإن قرآنه يومي وقالت هذه القاعدة القرآنية والآية القرآنية متعلقة بالدعاء وذلك قيل جاءت تعقيداً على جملة من آيات الصيام تكلم عن الصيام حتى الصيام طبعاً أنا كبيراً نعمل فتعلم نقص كبيراً على هدايات ما نفضل بيته من هذه الآية القرآنية وقالت فيها إيه قالت سبحان واحد القرآن اجتمل على أربعة عشر سؤالاً أربعة عشر سؤالاً كلها تبدأ يسألونك؟ قل إلا في أي واحد؟ فيها فيها فيها أية واحدة فيها ماذا؟ قال لك ايه فقل ففي شرطة إلا هذا النوضي الوحيد أنه بدأ بهذه الكمة الشرطية قال لك فيها ايه؟ وإذا سألت عبادي عن لأب قل والأب فقل قال ايه؟ فإن قريب أجيب دعوة الداعي يكون هذا العالم فكأنما كلمة قل كل أو هذا الفصل هذا الفصل مع قصره وكأنه يطيل القرب بين الضعيفين. وبين الشاب كلمة قول كل كلمة قول شوف ما شاء بين شف النمرة الأدوية قول يعلى معنى قول أدنى لذلك يقول فهذا فكأن هذا الفاصل مع قصه وكأنه يقيم القرب بين الداعي وبين ربي في مقام الدعاء وهو من أزلق ما يكون في الجواب عن سبب المنوذ سبب المنوذ هذا الشكل ذلك حينما تجل النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا كان ناجين أم بعيد كان ناجين قريب أقريب للأولاد فأنجل ربنا قريب ربي قريب ربي... إجزم أقرب جليل من أجولي ما أقرب إليك لحد الوليد إسترى الحد لا تسترى من إذا الملك حكتك مرضك كربك ضيطك شكواتي بسيه لكني لا العبد العبد قد يكون أمينة ولا يكون أمينة إن أنا بسي شكواتي إلى ربي الكريم بسي شكواتي رب عطي جاي وكذلك أن تبسي شكواتي رب عطي كذلك أول لعنى أسكو وإيه حظنا إلى الله وعنى أعلم ولذلك تأمني النقطة الثانية أو الثالثة الشخصة تأمني في قولي عبادي دي كل الهدايات اللي نهديه آية عبادي كان في هذا اللب قيلة كان رأيدي في هذا اللب نزحنا والرأسة والمودة والمرأسة من الله يقولي كده في الآية يقولي كده في الآية ولو سي واذا سالك عبادي مجدتي الرحمن والله عليه وسلم عبادي نذ بالنكتبه من نفسي شاء أن ان بثني عظم ما يعظبه الرب الرحمن وهذا ولذلك قال كان منها في هذا اللفظ كان في هذا اللفظ اللي هو عبادي من الرقه والرحمة في العباد ان الله سبحانه وتعالى ولذلك اضاف ربي سبحانه وتعالى إلى نفسه العلي من علي سبحانه وتعالى ونقول في أين ذا يقول فين ذا يريد من ربو سبحانه وتعالى وأين تارقون للأبواب فين تطق أبواب فين يعتقد ربها فين يعرف حديثكم يا قد قام رب سبحانه وتعالى استنما ما شاء وما لا ما اراد بخير الدنيا والاخره النقطة الثالثة في بدايه هذه الايات قول ربي فين من طريقا يقوم فيها إثبات قرب ربي من عبادها الجدعان وهو قرب خاص حن الله قرب خاص بما يعولهم ويدعون الله عز وجل من أعظم قيلة في هذا من أعظم ما يدفع النظم للنشاط في الدعاء هذه الأرية إنه قريب من نولاها دخالي إنت لو في إنسانة جندي حبيبتك وصادقة وأمينة وبس إن نتوصلها كده مثلا بتروح على طول رهنة إشارتك يعني كيف تكون هناك على يوم تعيش شيئا تفتنا ويبطل حد نفسك من المنهي الأعمال من أي قريب فقط من أي ليس حجاء أحد ليس تشتكي إلى الخلق وليس الجائل المحلوق الذي لا يمثل نفسه نفسه نفع ولا ضر ولا نوتا ولا حياة ولا نهورا ولذلك نقول وفي الآية أيضا من قولي وهي النقط الرابعة في قوليه أُديبو من هداية الآية قالك في كلمة أُديبو ما يدل على قدره الله وكمال سعاده كمان سنه حتى لما كانت يشكوا بس خلاص يا فاطمه كده للسماء ولا انت كنتي يا رب ما كنتش دي بالمرة بس اضطر يا رب ما توهتش بس قلبك يقول يا بيقول يا رب مين بيسمع قلبك ده يمكن اسالمه الأرض الذي تتقلين عليها لا تسمعك لكن يسمعك الذي من صفت على سماواته من دوق عرشيه وهو أقرب إليك الحمد لله ولذلك يدل في هداية هذه الآية كلمة كجيد قيل تدل على قدرة الله وكمال السمعي سبحانه وهذا ما لا يقدر علي أي أعبد الله يسمع سر وأعصاب يسمع ربي السر وأعصاب وقيل أيضا من أحباي من هداية هذه الآية ان ملكه ملك الدنيا اي ملك من الدنيا مالك من ولا اللي تحت الاعلى ما حرقتي من القوة و سلطان لو ضلت طلبين ولا ثلاثه هيقولوا بعدين وبعدين هوه عند عنده انت ممكن موت وانت موته و يقول انا عايز اقول مثلا ايه جاي واكثر عنده يقول له انا عايزه ممكن وكان حبيبه بقى والصحوه ده لو كذا الملك ذلك سماه العليم الذي لا, ي... لا ي... سبحان الله لو أي مسندوك الدنيا مما كان في الطنطين لا يمكنه ان ينافس ما كل ما يصوم منه العبد لانه مخلوق ضعيف لا يستطيع أن يدفع لنفسه حتى المرض ولا الموت فضلا عن هؤلاء انه تبارك الله القوي العزيز الرحمن الرحيم مالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك. تسألي مالك مالك الموت مالك مالك الموت إنس إنس مالك الموت إنت مش قال واحد يملك الأرض ولا جنب بلد ولا جنب بلديه انت فين قال سؤال فقير لمالك الملك سبحانه وتعالى ازيكم يا احبائي تسلموا علينا القوي اساله رحيم اساله رحمان بدون رحيله اساله عظيم اساله غني اساله من لا يرد شيء من أباية هذه الآية أيضا في أحبائي التي ترى ذلك في قوله إذا دعاني ففيها إشارة لأن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي حاضر القلب شرط أن يكون هذا القلب والدعاء تدري إنه ممكن تجيب إنسان أعجيته وهو بيكي وقو يا رب والله سبحان رب العرش العظيم يا أحبائي في الحال في الحال تجد الاستجابة من لا الله نصر حلقة عملية ذلك تقول سبحان الله قولي في اشارة الى ان من شرط اجابة الضعان يكون الداعي قوله حادث حينما يدعو ربنا وان يكون اجميل صادقا في دعوة مولاة يدعو بصدق بحيث يكون مخلصا مشعير نفسه ان فقير الى الولاي وانت تقول سيدة هكده انت حاسي اشعري ان انت فقير لا تملكي ووقتك في بين يديه مالك يشيدي يشيدي من ربك الغني كيف تكون احتاجك وشعيك نفسك بكرة مرسي لوجوده يشنين وانت مفتقر عليه ولم يردك ما رب لمن يرد من لاده إليه لن يرد من لاده إليه؟, إليه ولن يرد من لجأ إليه ولن يرد من احتمى إليه ولن يرد من فأنت إذا كان صادقا في سؤالي ومنها أيضا حبائي أيضا من هداية هذه الآيات قوله في قولي من ثلاث هذه هل القائد أيضا أن الله تعالى يجيب دعوة الداعي إلى دعاء شكوا من الخليم هنا في يجيب دعوة الداعي يجيب دعوة الداعي إلى دعاء ولا ولا ينزل من ذلك أن يجي مسألة أخرى. خلي باركم النصرين لأنه تعالى قد يؤقتل إجابة السؤال ليزداد الداعي تضرر من الله سبحان الله وإلحاحا في الدعاء فيقوى بهذا الحق إيمانا ويزداد بهذا الدعاء ثوابه، ويدخل له ربا في ربي يوم القيامة ما لا عين رأس ولا إيه ولا قطعة أو يدفع عن ربي سوء بمثله أو أعظم منه من هذا وهذا هو السر والله أعلم قول ربي وجيب دعوة الزائع للادعاني دعاني، يبقى ذلك نحن مش يكتب من نفس المتابعة لا يكتب هذه المتابعة ومنها أيضا إحبايك من هدايات هذه الآية في القرآن قول رب سبحانه وتعالى إذا سألت هبالي عني فإنه مقريب إليه دعوة الدعوة بداعي دعاين أن تلحظ فيها سرا من أطرار عظمة هذا الدين التوحيدة صلحت فيها ليه بعد لأن يقول لأن ربك أيها المؤمن وقملك الملوك القهار الجبار الذي لا يشفي في ملكه شيء ولا سلطانه سلطان في ملكه لا تحتاج إذا أردت أن إلى معين يا سبحان الله فأي وقت أعطي حجبك تفتح لك فأي انت لأي واحد اي انسان لأ في الوقت دمعات بمشنة دمعات بمشنة دمعات بمشنة دمعات بمشنة دمعات, دمعات شرب شاي حاجة لا يكن للمني لا رأيه الأخبار ولا يحتاج إدارة دعاهه إلى مواعيد ولا إلى أجنونات فالتالف النصر من المدينة هذه الآيات ولا شيء من ذلك ولكن يطلب منك أن تقفع يديك مع قلب يصادق وتسألي حاجتك كما قيل في ذلك أحد ثلاثة سبعين ألفين قال أنا مثلك يا ابن آدم ومن يكتل هذه الكلمات بالرقام قال مثلك يا ابن آدم قال أنا مثلك يا آدم خلى بينك وبين المحراب تدخل منه إلى شئ على ربك وليس بينك وبينه حجاب ولا ترثمان أي وقت وفي أي وقت كما قال حتى رازل تبعيل مثل بقر المعبولون قالت من مثلك يابن آدم من أذك ابن آدم خلى بينك وبين المحراب أيوه. تدخل أي وقت شئ. على وليس بينك بينه حجاب ولا صغر فنقول فيا لها من نعمة أنه لما رب رحيم هذا الشخص لا يأفقد رعا إلا من وفق فيا لها من نعمة والله حقا على حبه الله رزقنا الله رزقنا الله رزقنا دعاء أن ينقف يا رب العالمين ولذلك سبحان الله كان نسأل كان عقيدا بنا أحلم يقيل رائعين سؤال من ما لم نسات بيننا وبين العرش واحد واحد دلما ومسات بيننا وبين العرش قال دعوة صادقة من قلب المنقيم شوف الدعوة صادقة من قلب المخلص قلب المتشرق من العرش إلى المتشرق من العرش ولذلك نقول سبحانه نقول سيالة من ما ما أعظمها لابن آدم ولكن يقع الجائل جهله في التوسل بالأموات وفي غير الله وفي ذلك عظم قبل الله لمن عظم قبل الله رحمه وتعالى ولمن عظم الله عز وجل ومنها أيضا يا حبابي من هداية هذه الآيات إذا تبين لك هذه المسألة أو هذه القاعدة فإنك تتدرك تدركي أن الحرمان الحقيقي للعبد حينما يحرم طرق الباب الحرمان الحقيقي إنك مضعوش تبين وأني تنسي هكت أو تنسي هذا السبيل شوف واحد كان قال أبو حازم لأنا من أمن عباد الله يقول إن أمن عبد من خوف إنهم على الجامعة إيه؟ من على من لم يرحم من الاداله لذلك يقول, الله يقول أجمع ان القيمه حق الله عليه كلمته طيبه مقدسه يكون التوفيق أن لا يحل الله الى نفسه مهما لقيه الذين اجمع العارفون ان توفيق ان يحل الله تعالى هو القدوان هو الذي بين قبيله ولذلك يقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله لا هم الاداله هم تعالي. في ابن ولذلك قيل وعلى قدر نية العبد وهمته وإرادته ورغبته في الله عند الله عز وجل تكون توفيق الله سبحانه وتعالى وعنه فالمعونة من الله تقول مرة ثانية على قدر نية العبد تبق نية وهمعة العبد ومراضه ورغبته تبق الرغبة يكون توفيق الله سبحانه وتعالى لهم فالمعون من, من, من الله تنزل على العدر على قبر فانيات المعون و لزلك وطبلك على معون بعد أن تجهن هينزل على معون على قبر الفانياتين وعلى قبر جهالك ح estavam بهم والله فالمعون من الله تنزل على جدغة على قبر امتهم وعلى قبر امتهم وعلى قدر ثلاث رغبتهم وعلى قدر أربعة رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الخذلان فيوجد على العيال، على قدر زئق قدر لك، وأن وما مقصود هذا ولذلك وما أوثي العبد الخذلان إلا، وما أوثي العبد الخذلان إلا من قبل إضاعة الشمر، وما أوثي العبد الخذلان من قبل إضاعة الشكر ، وما أوثي العبد الخذلان إلا من قبل إضاعة الشمر وإهمال الاستقار والدعاء ولا زفر العبد بشيء بمشيئة الله وعونه إلا بقيام الشكر وصدق الاستقار إلى الله عز وجل طبعا إلى الله فقيرة إلى الله لا يمضيحك من قامت بسبحان الله متذنلة. عبد فقير إلى الله لا يمضيح رب سبحانه وتعالى ذلك قيلة يا حبائي. ومن المعاني المهمة أيضا التي ينبغي أن يحضر هذه أشبائي واحدة كم من المفاهيم والهدايات التي تفتح قلوبنا بها ولذلك من المعاني المهم الذي ينبغي ان يختحضر العبد في هذه الآية ايضا وهو في مقام الدعاء قيل سبحان الله في الحكمة نسوعية الدعاء يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يستخرج من العبد في هذا الدعاء من هذا الدعاء من هذا الدعاء عبودية هذا العبد عبودية هو ليه بيتركنا وبيتبعنا إذا سبحانه العرش عظيم كما قال ربك تقول وقد قدر الله سبحانه أن يكون العبد متحملا قال لك الدعاء دليل لأنه قدر ما نتعبه هكوي لازم متحم و هكوي دائما مست متحملا ومستعملا وبي لازم متحملا واقتضرنا ويتعلق قلبك بين الرجاء والخوف عند الله الذين هم ضرعة العبودية لله سبحانه وتعالى وديعة ما خدمة الأدب بالدعاء فهمت نقطة يا بنات؟ وقيلة ان هذه الآية ايضا استحباب الدعاء عند القطر في رمضان لانه حتى جات في, في آية الصيام وعلى حين كده جات في آية مرتبطة بآية الصيام هذا ما يدل عليه زهار قلب ربي كعلى الثلاث انه سبحان الله آيات الله على ذكرت هذه الآية بعيد يعني بعد آيات الصيام وبرضه وقبل الآية باحث ايه الرافق في ليل رمضان كما ربي سبحانه وتعالى ولذلك فما أجمل أن يضلل عبد عملياته الله سبحانه وتعالى وفقر إلى مولاه والاحتقار إلى أقوأ ربي سبحانه وتعالى وما أسعد أن يبتهل في أوقات قابل الدعاء وأنا أسعد أن يقضى ربي سبحانه وتعالى دعاء، وأنا أسعد أن ينزقه ربي صفحة له وإلى الله سبحانه وتعالى ما يقضوني وإياه صفحة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ذلك لو كان الوقت التسع بكونت تسع كده أثر يعني الدعاء كده في حياتنا بس طبعا الوقت لا تسعرق محبول أن هي الوقت التعليش كده اه اه اه شاء الله لا لا طيب <تصفيق> هو سؤال في السقي بناتي من كان وقت من ورث شاء الله قصيرة الله وكونوا ضوء يعني ضمط إني لم أنكو سمع من لسعة واحدة لكن هذا مره مره. نقول سبحان نقول سبحانه ربي سؤال زوجه يعني شو سقي المرأة مصينة سؤال سقي سقي المرأة مصينة أول حاجة طبعا السؤال من تماما اللي هو وضع الحائل في الطهارة بالنسبة للمرأة يعني وضع حائل بالمقصود الحائل, الحائل هو وضع طلاء الأظافر على الأظافر ثم الخلاص هو طب الأظافر لحم عليه ما نشيع هذا حائل يمنع صهارة وبناء عليه من وضعه لا بد أن تزيله قبل الصلاة لأن هو إن يمنع لو نصب وجهه يبي يمنع من الصهارة سؤال آخر الحناء حكم ما حكم الحناء إذا وضع على اليد أو على الرجل ودي مع اصول البشره النهل البشره حالا الناس بتحمل الحنه بيها اه انت شفت الحاجات دي ما انتش شفتو طيب ففي الحاله دي نعم إذا كان ده يعني بعض الناس بتحمل بيها وذيها وبالجنب وبعض, وبعض قد ما بعض الاماكن من الحنله دي ديها لا ما فيش في الاثر تماما يبقى اللون بيكون احمر ده هو ده حتى يمنع حتى ولكن أصدق أحمر ده أو الأصدق الحنة لا يمنع بنات دلوقتي تحطوها السودة ما عرفش نعملوا ليه تسودوها كده ضايدين نقول طيب سؤال آخر طيب إذا كان هذا في اليدين أو رجين حكم المرأة على الشعر الملدد الحناء يعني واحدة الثامن من حنة على شعرها ما حكم لو المرأة حفظ حنة على شعرها ضهيل بعد كده تنسح ويتتتوضى يجوز يجوز للمرأة أن تنسح عليه ولا حاجة إلى أن تنقذ ولا يجوز إنها تت شعرها هو ده اما في الطهاره الكبرى كل جنابه فلا بد من غسل الردف كامل ده بالنسبه لايه ده طيب المس المسح على الخمار تمسحينك على شعره النقطه الثانيه طيب حجم المسح على الخمار واحنا كده بره ولازم ليس تستعمل ده والحمار فعلا صعب التحدي هذا ده <تصفيق> <الله تصفيق> <الله تصفيق> <الله تصفيق> Oh, oh, one oh, ويشكها إلا كفر الله بها القطيئة من الطائرة وبرضه الله وصيك به قراءة أية الكرسي ووصيك أن تكوني في ماء فيه دائماً للوحظة صالحة ما تريد وحدك واحد لأن الوحظة دائماً تخليل تاني فقط في ناسه. ولذلك كل ذلك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هم يزدلك به خيراً وهيزدلك به بزاء من المنسى سبحانه وتعالى ولن يضيعك بس أنا أقول هالك لا تترك كتاب الله عز وجل لا تتشكر قرآن أبداً لأن القر� علاج. لذلك ما ذكرت وقل لي وقل لي في نفس الوقت طبع الشيطان سمنا أن ينبت عن القرآن ولذلك سبحان الله إن شغلت إنك تبع عندك سبحان ربنا يقولنا عليك بجيء لن تقل لي في الصحبات أعليك حال صالحة وإياكي بقى لذلك تأكل الشهادة القصية جزا الله خير وحبا في يا رب العالمين الشق أذلها وحدها تانية الشق من سحر أو مات أو بأقصى سحر لأنه عارف أنا برضو عنسي بنتيجة الكيرة كلام ده ورب بعض كذا وتهديك للشغل بحب القرآن شغل بحب القرآن وغيت مصرع ناس رائع تقول إن شغل بحب القرآن الله دعه طبعا كذا سنة يعني إن شاء الله بحب القرآن وغيت أبدلت لي فكرة كنت كذا كذا القرآن حب القرآن أنا بكل شيء كل شيء مش محتاجين حاجة محتاجين القرآن نسأل ربي سبحانه وتعالى نرزقني شفاء مني وياك يا رب إن شاء الله لطاقتنا هل شغل التطريز بالعبايات والملابس حرام أنا أصلي قيام الليل قبل الأذان بقبل نص ساعة أصلي قيام الليل مش وبالذات أوت البراقة واحدة هل يحصل قيام نعم حتى أكاد تفصل تفصل يعني أذكر ولكم بهذا القصة شغل تطريز بالعبايات كنت مع معه وكانت عندها ستين ساعة نعم شغل في العبايات نعم رحمة الله عليها رحمة الله عليها وكنا وقومنا بمعام العمر وفاجأة طلعت رمت عليها وقيت بقى شديد فبقيت بقيت بقيت بقيت بقيت قالتني شوفت أخت ماشية في المسعة العباية اللي انا مصرباها وماشية بها في المسعة حثيت ان انا ربنا قالي دي نزيمة هن وانا قلت لها طبيعتي زينتك بقى دي قلت فانا فشوفي شايفينها ورعه ورعه دي المرصمح يفصل ورعه كل يوم تبدأت ورعه حسباً ان شاء الله كده لربنا في هذا اليوم ان يجعلها كده في عالين، في مديين أو هل يجوز ان نلقي على مستشفى كلها هل وهل تنفع الألغ في هالأطرار رخيصة؟ تنفع يديه، تنفع. وكيف الحال؟ لو نقول احنا إحنا عندنا لازم نقول دم يعني من حسن حتى لو كان مع تذبيين. لكن ما يمنع انك يكون عليهم ب ب تحتني إلى معلمين معلشون، لكن لكن في أداب للسلام، أداب للسلام المفروض إن إحنا نعرفها، أداب من هنا في المعلة، كيف الحال؟ كيف حالكم؟ كيف حالهن؟ ممكنات؟ أوه، ممكنات؟ على ما أعلم أنا مديت رج، لكن طبعاً ممكن إن نلوم زي حالكم يا يوم سلعنا ولا يوم مسعلنا نقول ما ما يمنع. هل الأم تشتري بناتها ملابس صاردة؟ الله مش البنطلون ليست آه الكلام، لأول الضعف لأنها جد مع بناتها. يعني اول واحده تبقى منى انك تمشي كده الناس تروح لبناتك تقول لها الحاجات اللازقه اللي مدير الرش دي كده وانت عشان تخرج بالرش ده بره طبعا يضايقوا الامانه والله طبعا حانه الله يا بنات نعم الحلو دي لما أكون ماشيه في الشارع وايش مش مش عارفه السؤال مش فاهمه الحقيقه لو لو أم تأخذ مال من أولادها بدون ابنهم تكون حرام على حلال. بتأخذ من أولادها من غير ابنهم. يعني إيه تأخذ يعني هي محتاجة تجل من. أنت ومالك لا بيك. طبعا. لكن يا ليه نتعلم الأمانة. صح حتى أمريكا لا يمكن لا تكيف لكنه وراه مش سيدي ما يعني كل القوانين لو انزل الله عليهم سبحان الله